بسم الله الله وسلم على رسوله. الصلاة يقول الإمام رحمه الله يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر وفعن يديه مضمومة الأصابع مندودة حذو من كفيه باب بصفة الصلاة بيذكر فيها كيفية الصلاة الكاملة. بكل أركانها وواجباتها ومستحباتها وبعدها يذكر المكروهات اللي يجب الإنسان يحترز منها عشان تبقى كتملت الحاجات دي ففي طيات الكلام هيبقى بعض الأحكام واجبة الفعل وبعضها ركب وبعضها مستحب يقول أول الناس المفروض قبل إقامة الصلاة قاعدين بقى بعد ما صالوا للسنن فيسن القيام عند إقامة الصلاة يعني عند كلمة قد قد قد, قد إقامة الصلاة يعني يبدأ الإنسان يقوى ده في حالة وجود الإمام لو الإمام مش موجود وأقيمت الصلاة يبدأ يقوموا لما يشوف الإمام الإمام مش موجود خلاص يصلي ف... وعمي وطبعًا في خلاف في موضوع القيام والقيام دق بعض الناس اختارن هو يقوم عند بداية الإقامة من أول الله, الله أكبر الله في بداية الإقامة يبدأ القيام ما طيب هي سنة يعني مستحبة إن أنت تبدأ القيام عند قد أو عند بداية الإقامة من فيريشي وتسوية الصف برضو معطوف عليها. يبقى تسوية الصف ده من المستحبات. ويقول الله أكبر القول نفسه هو ده اللي يسمى فقها تكبيرت الأحرام تكبيرت الأحرام هي الذكر اللي هو الله أكبر وإن شاء الله قبل رفع اليدين. في بعض يعني الأحاديث وإن كان ما مش من الصحيح إن يسند ترديد الإقامة بعض المذاهب الفقهية كده يعني إن الواحد يعني المؤذن يسمع المؤذن بيقيم الصلاة يردد الكلمات ويجي عند قدي خمر الصلاة وقامها الله وأدامة بس مش دي بس يعني هو يرد الإقامة كلها زي كده المعتاد يعني قص ذيجة من الموضوع زي المعتاد عند كثير المصلين لما يقول لا إله إلا الله أبى المؤذن يقولها عفينه كاني لا يخلص قال الله أكبر الله أكبر من هو يوم أي لا لا لا الله أقبل المؤذن ده مش صح مش شرط الموضوع ولكن إحنا اخترناش موضوع تردد الإقامة ده يعني الأمور على غير كده تسوية الصف مش واجب ومش روب فما حدش طالع طاف فيه فهميني طبعًا يعني في حاجات الأخو الزاد بياخدوها أكبر من حجمها وذا بيسبب مشاكل كتير ما بينهم وبين بعض وما بينهم وبين الناس. منها موضوع تسوية الصف ومنها موضوع غلق الفرج تقارب يعني ما في الصفوف ااا حاجات كتير يعني كل دي مستحباة وزي برضو الصلاة ما بين السرياتين ما تعديش إنها مكروه وكل أهل العلم مش بعضهم بس أجازها في الزحام. يعني لما يبقى الناس بتصطف من بين العمودين يعني يصلموا ما بين عمودين صفه اقطاب العمودين ما تعملش مشكله كبيره يعني الموضوع مش مش خطر يعني الصلاه مش بطلعه علشان ماشي معلش الموضوع انا انا بقول انها مستحب مستحب فانت تتعامل معاه ان هو مستحب اه له احنا قلنا زمان تسوية ده وسط الصف بتبقى ازاي إن الناس أكتفهم مع بعض طبعا الإنسان عشان كتفه يبقى مظبوط يبقى كتفه فوق كعبه ده غير طبعا اللي عندهم أمراض مثلا منحاني لقدام أبو بورا أو حاجة دايما الكتف فوق الكعب فالعبرة بالكعوب والأكتف ده في التسوية يعني واحد يتقدم أو يتأخذ يكون بقى إن هم ملتصقين أو لا أديسونة تانية إن تكون الأكتف ملتصق ببعض يعني متمسع يعني لو كان سهل ان الكتاب تتماس مع الاقدام يبقى ده اكمل حاجة لكن لو افترضنا بقى في ناس مثلا نكتافها عريضة شوية فهو بيفتح قدمه على قدر حوض جسمه عشان يبقى متزن. فالمفروض اتساع القدمين على قد الحوض بالضبط فرجليه يبقى بقى فيه مستقيمة كده لو هو بقى تخين شوية ولا عريض حتى مش تخين رياضي ايلا حاجة هيبقى فاتح رجليه على قد صدره مثلا عشان يلزق في الجنبه اللي فاتح رجله قوي ده لو اتعمل كده يتقلب على ضهره زي اللي ظالمهم برضه عارفين وقفة الصفه بتاعه الجيش بياخد تقريبا 20 30 سم ما بين القدمين دي الوقفه بتاعه الصاله ايا كان بقى هو عريض من فوق ولا مش عريض طيب اما يجي يساوي لو هم كلهم يعني اكتفهم قد حوضهم هيبقى المساواه سهلة لكن ما يفتحش رجله لغاية ما يعني يضيق الصدر اللي جنبه وطبعا لو حد يقول لهم ان وطبعا لو اللي جنبك بقى بيتضايق من الموضوع يبقى ما بلاش رجلك في لبله يعني ما خليه من هنا اه الستاره هي ما بيعمل ما فيش حد جوه بالظبط يعني النور بتاعهم من جوه تعالى يا محمد محمد <تصفيق> واديهم <والتعب. تصفيق> كلم يدخلوا من الباب ويخشوا زي ما انت دخلت الباب ده مش هتفتح للنساء ايوه المفروض مفتاحهم مش موجود اصلا يخشوا من باب الرجال ويدخلوا من هنا <تصفيق> ده <دا> مقفول كمان <تصفيق> ما شاء الله كساروا <تصفيق> قفل والباب ما بيفتحش ده المفتاح ما بيفتحش الباب ده انا جربت انا مسويه برضه انا جربت صور امم مش للدرجات من فوق ده اصلا ده يعني خليهم يدخلوا من هنا بقى طيب نكمل عايز ايه ما يدخل منين يعني لقد تصابع رجلي ما احنا قلنا ان تسويط صف مستحب احنا لما بديجو ننكر على الناس حاجة مكروهة او نحثهم على مستحب بيكون اقل في الحدة من لما تكون بتأمرهم بواجب او تنههم على الحرام يبقى تعاملك مع الامور ديت على اساس ان انت بتأمر الناس بالمستحب مش اعلى من كده ماشي يعني تحاول تساوي الصغ طب ما تساويش خلاص بقى هما دلوقتي تاركين المستحب ومش علاقه بطلان الصلاة ما هوش واجب يعني فميبقاش احنا نحتد على الناس في المستحبات لدرجة ان لما يجي نامرهم بعد كده بالواجبات يبقوا هما طافشين مننا اصلا فيعني يبقى كو... عندنا درجات في الامر والنهي يعني عن منكر معين المنكرات نفسها المحرمات متدرجة يعني نهيك مثلاً عن الشركة أو عن الزنا مش زي نهيك عن السب مثلاً أو بدأت اللساء ده مش زي ده هو المكروه ده معناه أنه حاجة يعني يعني عادية كاملة أو المستحب ده حاجة سهلة بتترك طيب خلاص يبقى الله عز وجل يرحم الناس لو قاتوا بالمستحبات كاملة ماشي يبقى اليوم دي زياده فضل والكلام ده طيب واقول الله اكبر الله اكبر ديت اللي هي تكبرة الاحرام التكبيره الاحرام هي القول ودي ركن طبعا ولا تفتح الصلاه الا بها ولكن رفع اليدين ما هوش تكبيره الاحرام رفع اليدين ده مستحب متعلق بتكبيره الاحرام يبقى تكبيره الاحرام هي القول بس تحريما هي القول يبقى لو واحد حط دي كده وقال الله اكبر كده داخل في الصلاه من غير ما يرفع ايديه ولا حاجه لو رفع ايديه بعد ايه طيب راح اليدين بقى تبقى زي راح اليدين عموما ده مستحيل الناس تبقى مضمومة نبيه مضمومة في الأصابع ممدودة من كبيه كالسجود يعني أنا أرفعها كأنه ساجد على الأرض يبقى ذي ويشوك كأنه ساجد بالظبط أنت ذيك السجود بتبقى كده فيبقى في ال في زي السجود بالظبط ماشي. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين. الإمام وهو بياقرأ أو وهو بيكبر تكبيرت الأحرام يسمع من خلفه. يبقى يسمع الإمام من خلفه أضع تكبيرت الأحرام. فيسمع من خلفه في تكبيرت الأحرام زي ما هو بيسمعهم في قراءته في أولتي يعني الركعتين الأولتين غير الظهرين. لأن الظهرين مفهمش إما إيه اللي غير الظهرين بقى فاجر ومغرب عايش الظهرين دول اللي هم الظهر والعصر يعني فالإمام يسمع من خلفه التكبيرات ويسمعهم برضو القراءة وده مستحب فلو ما الإمام ما أسمعش من ورائه صلاة الإمام صحيحه وصلاة الوراء صحيحة ولكن هما ترك المستحب يعني لو الإمام أصر في الصلاة الجهرية ما تبقاش صلاته بطلة على حاجة وكذلك المستحب ولو جهر في الصلاة السرية يبقى برضو ثارك المستحب يعني لو أرى وانت سمعت قريته يقصد الجهر يقصد. قصد ولا ما قصدش لو يقولنا يستحب الجهر والإسرار ديها مستحبات ديه. فلو تركها يعني يبقى تارك المستحب لأن احنا لو قلنا مثلاً الإسرار ده رُكْل معنى كده أن هو لو قرأ جهراً نسياناً يبقى صلاة بطلة هي يعيدها يعني يقرأ تاني من الأول سراً ولو أسر في الصلاة الجهرية ووصل مثلاً نص الفتحة ولا حاجة يكملها جهراً ما يبدأش من الأول نسي وبدأ الفتحة سراً يكملها جهراً في الصلاة الجهرية ماشي؟ يبقى الإسرار والجهر دوت مستحيل ولكن الواجب هو ان هو يسمعهم تكبير الإحرام وإلا مش عارفه انه دخل في الصلاة في الجهرية هو كان مصر واحد في صلاة رمك واثناء القراء هو بيقرأ غاضف لغاية كده النساء طيب اللي بيصال في البيت ساعات بيصالة دوره ونعصره وكله جهد هذا بقى يبقى مخالف المستحبات المستحب ان هو يسر في صلاة سرية ويواجه في الجهرية لكن لو خالف او خلفت يبقى كده اتركت جزء من السنة بس الصلاة صحيحه. حتى لو يصل الوحده حتى لو صل الوحده يعني لو بيصل المغرب لوحده يجهر في الركعتين الاولاتين ولو بيصل الفجر الوحده يجهر في الركعتين دول برضه. بس هو ما فيش حد وراه يعني هو مش مطلوب ان هو يسمى حد فهيجهر لغاية فين لغاية اخر واحد نايم مثلا يسمعه يسمع نفسه الصلاة الضحى والسنن جماعة جائز في أحوال ممكن بباب التدريب مثلاً أو هم عادين مع بعض فصلوا مع بعض النوافل حاجة شبه كده يعني لكن ما يستدموهاش السنن بقى تلحق بالأوقات بتاعته يعني سنة الفجر صلت جهرية لو لو هم طبعاً في حد بيسمع يعني لو بيصلي سنة العيشة مثلاً صلت جهري برضه فانت لو دخلت وراء واحد بيصلي سنة العيشة يجهر فيه لأنه هو بيصلي الصلاة واجبها الجهر يعني فلو هو إمام ساعتها ويصلي سنة سواء الوراء بيصلي فريضة أو وراه بيصلي سنة يجهر فيها لو كانت صلاة الفريضة بتاعتها جهرية مفهومة؟ فالسنن المتعلقة بالصلاة الجهرية جهرية بس أنت بتصلي السنن منفردة أصلا فانت مش مطلوب منك تسمع حد تسمع نفسك وخلاص لكن لو قدر ان أنت صليت إمام وانت أصلا بتصلي سنة تجهر في الصلاة الجهرية مفهومة دي؟ وغيره نفسه نفسه يعني غير الإمام يسمع نفسه بس نفسه فقط دخل ولا لا لا مجرمون مش في واحده دخلت في الظلم صح لا تعملوا فينا حاجات نحن نبقى لنا اربع شهور في المسجد ده مش عارف مكان النور فين شايفي القلتر اللي جوم اللي الكسر المر نجدنا يعانديكو كده عمل اي بتاع حاجة ممكن برضه يفضل يخالف خواص الرياح ما يبقى مخالف للسنه بس ممكن ماشي يسمع الإمام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه يعني غير الإمام اللي هو المنفرد او الماموم يسمع نفسه فقط سنة, إيه؟ سنة صلاة سرية يبقى هي سرية ما مش ضعب المقوم انت صلاتك نفسها صلوات السنن الجهرية اللي هي اصل صلواتها جهرية تبقى جهرية فلو حد دخل وراك وانت بتصلي سنة المغرب تجهر دخل وراك وانت بتصلي صلوات الظهر تفضل وتصير زي ما انته سواء هو بقى كان بيصلي حدا قضاء مثلا وكانت كانت صلات جهرية او كان بيصلي وراك نفس الصلاة اي كان مش مهم هو بيصليه الوضوح دي بقى فيها اختلال شويه عشان مش عارفين مش تبع حاجه طيب المأموم المنفرد يسمع نفسه ماشي مشان طبعا انا واحد من الشمال من الشمال لف هو جاي على الشمال تلف كده يلا صل صلاه مع عباس على الشمال فقام لف من وراه وحط على يمين ماشي. طب لو أنا مصلي مثلا وفي جماعة جماعة والله أنا مليار يعني زرت أنا مصلي صلنا مس واحد كذي تبعده زو هم خلوش يصلي وراك في جماعتين جماعة حرام لو كان الناس عارفه إن هم بيقيمون ولو عرفوا بعد ما أقاموها يحلوها <تصفيق> انت بلاش تعمل اي حاجة هو هيقفض بلطفل وقعه خلاص قال لي بقى له خلاص م. مالكو الاسئلة الكثيرة تليد صفر الصلاة مش حاجة م. التانية لما تاخد بالهم يحلوا نفسها او حد يخبرهم يطلعوا منها يطلعهم من الصلاة الجماعة التانية محرمة ولو ما عرفوش يكملوا بس هم لو عارفين خلاص او لو الناس عرفوهم ايوه خلاص يبقى يكملوا زي ما هم. لو في حد عارف وقال الجماعة الثانية يفكر الجماعة بتاعتها او هم اكتشفوا او حاجة او كملوا خلاص الصلاة صحيحة بس هم ي... يأثموا لو كانوا قصدين مش قصدين وفيش سبيل ان هم يعرفوا يبقى فيش اثم ان شاء الله ماشي جمعتين جماعة جولة بس هنيجل صادق جما خناء ماشاء الله انت المسطرة هل يأخذ الجماعة تانية لضغط ووساط الجنال ووساط الجنال يريدون صدوبة و الجماعة تانية لست خلطتش استنوا الجماعة تانية لا نصدوا بك هل يبقى من لومة ما يتخنوش بغرض بصم المفروض يستنوا. الجماعة اللي اقيمت الاول تبقى لو في صدات الجنازة الإمام ينبه ان ما يقيموه في جماعة تانية ولو الامام عمل كده وقام الجماعة الثانية الجماعة الثانية دي بطلة. الجماعة اللي تقام بخلاف قول الامام بطل يعني لو الأمام خلص ولا ما حد شيء من جماعة ما صلي جنازة وحد عمل جماعة تانية ما يعتبرش إنه بقى موجود دي أصلاً صلاة بطل ويصلي الجنازة بعدها ينبه الناس عشان ما يعملوا الجماعة تانية يقول اللي هي اللي هي صلي استنى يصلي معنا الجنازة الأول بقى يصلي بقى هتشفش وراء الحد ولو الحد دخل بأخلاص ما في جهة بورك خلاص يا عم أنت أتحرق اللومك بالله كي يسمع نفسه ليد واجب عند الحنابل يعني على مذهب الكتاب خلافه بعض الناس أن لازم الإنسان يسمع نفسه يعني يصدر صوت في الكلام وطبعا المذهب الثاني هو الأشهر عند المصريين أن يكفيه تحريك الشفتين، يعني لو تحرك شفتيه بس ولسانه من غير ما يطلع صوت ولا حاجة ده يبقى صلاته صحيح على خلاف مذهب الحنابل فأنت الأحوط إن أنت تطلع الصوت بحيث تسمعه ولو طلع صوت وما سمعتوش ما يحصلش حاجة برضه بس المهم يكون في صوت بيطلع في صلاة الجماعة بقى كتير جدا من الناس الموسوسين يقعد يتكلم في الصلاة ويحاول يسمع نفسه وهو بيسمع الصف كله مثلا وحاجة فهم يعنيه ما تمشش كده المأمون والمنفرد يسمع نفسه ما هو لو هيأثر على الجنب يوطي صوته ثاني لو ما يبقى اللي جنبه ما هو لو اللي جنبك سمعك يبقى أنت أزيد من مطلوب ماشي ثم يقبض كوعه يسراهم تحت سرته طبعاً دوت فيه رأي تاني عند الإمام أحمد وغيره أنه هو يبقى على الصدر والاثنين من وردوا يقبض كوعه الكوع ده اللي قلنا قبل كده نهاية الإبهام العظمة اللي في نهاية الإبهام يبقى هو يمسك يديه يقبض يقبض على الكوع كده يعني يبقى هو كأنه يمسك الروس يعني ويحطهم فين دول تحت سرته أو فوق سرته المذهبين صحاح ماشي هم مقابلين عند الإمام أحمد ومعظم أهل العلم مشيين على ده على ده ماشي. يعني ما تنكروش على الناس اللي هم أبائكم يعني ده المشهور عند الحناف والشفيعية إن الموضوع اليدين تحت السر مش فوق السر هتتلاقي تلاقي الناس الكبار واقفين يديهم تحت شوية وده اللي مكتوب في الكتاب كمان يعني عند ابن قدامى كده وانتبقى طبعا نازين فيهم طلطيش ما فيش حاجة كل ده مستحب الركن الوحيد لغاية دلوقتي تكبيرت الأحرام قولت الله أكبر الباقي كل مستحباية طب عامل ما يحبت شو ده أصلا آيان كاما كل هذه مستحباية تقول فهو يعني الوضع الأوفق للسنة أنه يقبض يده على يعني اليمين وعلى سيارة يصاروا كده ويقبض على الكوع ماشي يضعها فين يا تحت السرة فوق السرة على خلاف الأحاديث تمام <تصفيق> رأي في القراء رأي يعني فبحثنا بحثنا احنا يعني فوق على الصدر والصدر ده مش اللي هو الهينة مش ده ده مش الصدر الصدر اللي هو بداية الصدر عند البطن عشان يجمع ما بين الاحاديث اللي هو وضعك على بطنه وعلى صدره ما الصدر ده نازل لغاية هنا لغاية نهاية بطنك يعني فما بتحطش على صدرك كده زي بعض الناس يعني كده ده مش عيب عليك مش تستبدين الوضوء يعني حرام عليك يا راجل ما حتى طيب وينظر مسجده يعني موضع سجوده ينظر الى موضع سجوده وبعض الروايات عند ال... عند امام مالك انه ينظر تلقاء وجهه فبرضو دام لا ينكر انا بقول الخلافات مش عشان تعملوا بيها عشان لما تلاقوا حد بيعملها ما تنكروش عليه يعني اراء معتبره ان هو يوقف كده بص قدامه مبصش تحتية لا مش منكر الحاجة الوحيدة المنهية عنها ان هو ينظر فوق كده ده الوحيد المنهى عنه الالتفات ده برضه حاجة تانية لكن هو هينظر فين هذا المختار طبعا رأي رخض الإمام ابن قدامة في الكتاب انه تنظر موضع السجود ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لهم يسموه دعاء الاستفتاح وطبعًا فيه أدعية تانية اللي استفتاهم زي اللي على طول ينظر للكعبة ذا مختلف شوي ينظر لو أنت في عند الكعبة يعني تشرف تنظر للكعبة وبرو فيها من الناس ما هي ما اللي هو الفريق شو دام الكعبة دام في السجون بس الجمهور على إنه ينظر للكعبة لورائها لو مش شايفها ينظر تحتها ماشي ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتح المختارة للبسملة ليست آية من الفاتح على خلاف رسم المصحف الحالي موجود يعني جزء من القرآن وهي بداية الصور وليست جزء من أي صورة هي جزء من كل الصور يعني جزء يعني من القرآن في بداية كل صورة ولكن الصورة تبدأ بأول كلمة فيها من غير الفاتح وطبعا ده ما هوش مبحث فقه ده مبحث عند اهل القران <تصفيق> <تصفيق> اه بيقولوها سراما ثم يستعيدهم اي بس السرا سرا برضو مفتح لو نساه وقلب الحمد لله على طول ما يحفظش حاجه صلاتي صحيحه برضه بقول اقرا المختار بس ما هيقول بقى في الركعة التانية ما تكررش الاستعاد هيقول الركعة التانية زي الأولى ما عدا شوية حاجات هيقولها بقى نوصل إن شاء. ثم هيقرأ الفاتحة ده الركن الثاني. بقرأت الفاتحة ركن للإمام غير واجيب على المأموة على اختيار الكتاب وفي خلاف والمختار بقى والمختار غير واجيب على المأمومة. ماشي. ولكن طبعا عشان الخلاف أنت ما تتركهاش ما تتركهاش ابدا يعني حتى لو أنت مأمون ونفس الكلام في البسمله والاستعاذه ما تتركهاش قاصد ابدا احنا مش زاهدين في الثواب يعني اللي هو يعني خلاص هي مستحبه ومسايبينها اللي هي ايه التركيز في مش طيب فإن قطعها بذكر الايه الفاتحه يعني إن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها إمتى تبطل الفاتحة؟ لو حصل بقى حاجة من الحاجات دي إنها تقطع بذكر أو سكوت طويل والذكر والسكوت دول غير مشروعين إيه السكوت غير المشروع؟ إنه يسكت, يسكت من غير سبب. لكن ممكن يكون السبب بسببك وحي مثلا حاجة. يبقى كده مش مقطوع حتى ولو طال الذكر اللي ما يعني مش مشروع في الفاتحة يعني يكون ذكر خارج الصلاة زي مثلا واحد بيقرى الفاتحة وحب ينبه واحد عن حاجة فسبح لي عشان ينبهه أو سبح للإمام عشان أي حاجة مهينة أو الكلام ده ده ذكر مش من الفاتح لكن الأذكرة أو الأدعية اللي جوه الفاتحة ديها مشروعا وعموما الموضوع لو طال، يعني الفترة اللي انت هتفصل فيها آيات الفتحة عن بعض بقى طويلة من السكوت المشروع برضو ان انت تسكت لتسمع الإمائح يعني مثلا واحد بدأ في الفتحة قبل ما الإمام يبدأ يقرأ فأرأ ايتين ولا ثلاثة يعني الإمام بدأ يقرأ الفتحة فسكت عشان يسمعه بعد ما الإمام خلص الفتحة كمل هو وهو فصل الفتحة بتاعته بالفترة اللي الإمام قرأ فيها الفتح ده ما يعتبرش سكوت غير مشروع ده سكوت اه بس مشروع طبعا يفهم من كلامه إن أنت ينفع تقرأ الفتح قبل الإمام ماشي وينفع بين قراءات الإمام لو هو سكت بس دي صعبة شوي يعني هو لو بيقرأ الآية أو شوية كده طبعًا يقرأ الآية الثانية ممكن تقرأ مفيد ماشي بس لو انت بقى تقرأ وهو بيقرأ في نفس الوقت متعمل شيء كده يعني الواجب على المأمون يستمع للإمام قرأ القرآن فاستمعوا لها هو أنصطه ونزل في الصلاة أنصط في الصلاة يعني. <تصفيق> يعني لو اللي بيقول الذكر دوت واحد بر الصلاة ما تصليش عشان يعني فيها قطة لكن لو كان ده في قراءة الإمام مثلا ممكن تصلي مستحبه انك تكملها عشان خروج الخلاف بتاع الامام الشافعي اوجب على الماموم قراءة الفاتح فعشان ما نقعش في الخلاف فخده وهو بيقرا لان خلاص دي بقت واجبه والانصاد دوت مستحب على الأقل. ماشي ولكن طبعا يعني الحكم الشرع أنت لو سكت وسمعت الإمام وما كملتش الفاتحه صلاتك مش باطله ولا حال وده مذهب الجمهور الاهل العلم يعني وما هو كان له يعني راي يعني. حلو في الموضوع دوت. قال الناس كتير يعترضوا على القول بتاعه وكان المأمون لا تجب عليه الفاتيح. ففضل يحتجوا عليه بقى من الناس كتير وعمليا يعني يقولوا إن ده كلام كل الأئمة من قبله وجه ب يعني حديث كتيرة ومن الفاتحة واجبة يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فيش يعني أوضح من كده أنت يعني هذا. فما لهم أنا مش عارف أرد عليك كلكم. انتدي بواحد يتكلم. فاموايلين لواحد يتكلم فبعد ما اتكلم قال خلاص انتم موافقين على اللي هو قاله قالوا اه قال طيب ما هو غير كده في الفاتحة يعني احنا انتذبنا للامام يقول الفاتحة فبين ان هو قال وقبل الصلاه كان عقله جبار مثلا <تصفيق> انا خد ده دليله هوت على ان انت لما تنتذب للامام ويقول الحركات وطبعا فيه يعني ادله ثانيه ان الامام تجبر صلاته صلاة المأمومين فالمأموم لو نسي أحد الواجبات ما يجوزش ليه سجود السهب أنا أخب بعد كده أن أنت لما بتنسى واجب من واجبات الصلاة بتسجد ليه للسهب المأموم ما بيسجدش للسهب أبدا إلا لو سجد وراء أمامه لأن لو أنت نسيت واحد من واجبات والإمام أته بإيه؟ يجبر نقص صلاة فصلاة المأموم مراحبة تبقى نقصة إلا لو صلاة الإمام نقص سعيمتم هم لا مكروه يعني مش مش هتبطل بس يعني المفروض ما يعملش ده اي وبعد ما يكون ما مش مش مأموم ماشي حاجة تانية لكن طالما هو مأموم يبقى خلاص لكن لو هو سهف ركعتين مثلا كان جايهم مسبوخة يعني هو داخل ورا الإمام مسبوق وفضل ركعتين صلاهم ونسي فيهم حاجة فهو سهف وهو مش مأموم هو إمام نفسه سعيد ايكا بلاش الصلاة ما بلاش انتبه تنتبه للغيبارة والصلاة وخلاص ما فيه شوية خلاف في الموضوع فهذا ما يتعملش حاجة وانت بتصلي متعلقها خارج الصلاة حتى بعض الايمة قال يعني ان كان فيها تزيد شوية ان لو انت مأموم جنبه واحد واحد تاني هياخدك بقى عشان يقف جنبك في الصلاة فلو ما كانش لسه كبر وشدك مطرحش معاهم ان هو ما بيصليش دلوقتي فقالوا هو فرق امام اول ويكبر يدخل في الصلاة بس عايتها ممكن أن تستجيب لي إنما طول ما هو لسه ما كبرش الأحرام ما تستجيبش بأصله وعضون بقى زود عن كده وقال لو الإمام غلط في القراءة ورد واحد خارج الصلاة ما يصححش فب يعني بس الموضوع يعني خطر إزاي يعني هو يعني ممكن صلاة فيها أخطاء وحد يصلحه وما يستجيبش ليه فانت ما تلتمت ما ما لكش دعوة أي حد مش بيصليها لأن كان طبعا في آراء إن يعني عادي يعني كل اللي أنت سألت فيه اللي هو لو ذكر اسم النبي ممكن تصلي عليه طبعا بما انها مستحبات وقراء التانية فقط للصلاة وخلينا بقى ايه نحتاط احسن لا لا انا بقول ده تزيد من بعض الناس في عدم الاستجابة لحد خارج الصلاة تزيده في حكاية انت ما تحركش مع حد لو حد وجهك لقبلة غير القبلة اللي انت فيها ما تتحركش معاه ويعني ممكنك معزول عن العالم تماما يعني حد صلح لك ما تلكش دعوبيه كده لكن بعض ده ده مع دي شوية تزايدات مش معنوبة. <تصفيق> <أوه>. تمام. طيب. عايزين. بقول <تصفيق> الأدعية اللي بآيات. دي أذكار مشروع. فدي ما ورش من الحاجات اللي بتقطع حصر. طيب. يبقى دي أول حالة إن تقطع فيها الفاتحة تعتبر بطيلة فيعدها تنمي الأول هي تقطع بفاصل طويل من السكوت أو من الذكر غير المشروع أو ترك منها تشديدة أو حرفا طبعا التشديدة هي حرفين في الأصل مثل إياك مثلا الياء دي هي حرفين فلو ترك التشديدة يبقى كأنه ترك حرف فلو ترك التشديدة أو ترك حرف غير التشديدة أو ترتيب الآيات أو ترتيب الكلمات تغير كل ده يبتدر لازم إعادتها لغير المأموم المأموم طبعا هي مستحبة في حقه فما يلزموش الإعادة هي أصلا مستحبة بل الإمام والمنفرد يجب الإعادة لو أقع في حاجة من دول طيب ويجهر الكل بآمين في الجهل يعني في الصلاة الجهلية المأموم والإمام والمنفرد يجهروا بآمين مستحب الورد مستحب ركنين هو الغدرات اللي قلناهم هو قراءة الفتحة بغير البسمله والاستعاده ده ركن وقبليه تكبيره الاحرام اللي لفظ الله اكبر لو اخطات جزء من الفاتحه عيد الجزء ده عيد الجزء ده بس اه لا لا تعيد الجزء ده اللي اخطا في حاجه يعيدها هي بس اي واجهه الكل بيؤميني في الجهر لا حركات مش من مش اللي يعني مش من الحروف يعني آمين زي آمين زي آمين كل ده نفس عدد الحروف بس هي مدود بس يعني ست حركات مش ست حروف إلا لو قال آمين مثلا كده يبقى شاري ليه أصلا يعني لما لا برضو لو لم يحل المعنى لو المعنى ما اتغيرش يعني لو لو ما بقتش كلمة تانية لها معنى معروف وده يخلي معنى الآيات تتلخبط يعني وده نادر قوي في الفصحى ممكن يقول ايدنا الصراط الثاني بس ده ده وقف بعد القلب احنا هقول راجع فرانك لا الصراط المستقيم كده لو عمل كده تبقى الحته دي غلط لكن لو ضموهم في بعض ما يبقىش فيه حاجة ان كده ما سأفش حرف امين المفروض ان اول الهمزة تمد حركتين اتنين والياء تمد على مد الجميع فلو كان بيقرأ الفتحة على ربع مدود الحمد لله رب العالمين الرحمن يمد امين زيها وقال في الاول ديت ما بتمدش ستة ولا حاجة هم اتنين بس ثم طبعا بيبدوها أول كتير عشان الناس توصل لبعض يعني او في واحد بيبدأ يستاني <تصفيق> يبدأ مع <معدر>. ذلك <تصفيق> فيفضل يمدوا لغاية ما يعني ياخدوا الميم مع بعض يعني <تصفيق> نعمل ليه ميم المفروض تتقال كده آمين مين يبدلوا حفظة حفظة السعودية يبدلوا ايه؟ لا ده دي حاجة في التلاوة واخد بيها بعض الناس في القراءة ان الضاد يتنزق ضاد وده غلط دي غلطة بس ثيقه القراء بيروها كده فما اشرف كريم ما عم بيتغيرش الحاجه هو قصده الضاد مش مش الظاء لا هو الضاد بيقولوا ان الضاد كده في العربي كده في الصرايك مش بس في السعوديه ده في مصر كمان اه امم لا طريقه قراءه بعض الناس ألوها وان كان يعني ان ارانيها غلط يعني بس لا ينكر عليها لأنها ترى يقرأ وبعض القراءة القرآن بيقرأ بيها ثم يقرأ بعدها بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح أولا يقرأ سورة بعد الفاتحة دواجب يعني تركها عامدا يبطل الصلح لا السنن كلها سنن خلاص الواجبات اللي فيها ما تبطلش في الصلاة يعني هو ما فيش واجب في الصلاة غير كده عند الحنب هي دي بس ده الواجب الوحيد عند يعني على اختيار نحن في قول الحنب ده المختار عندنا يعني لو نسي الواجب ما حولنا قبل كده الأحكام ما انت فاكرين الرجل يبطل الصلاة لو نسي أو تعمى تركه الواجب يبطل الصلاة لو تعمى تركه لو نسيه ما يبطلش ويأتيه سجد السهو بعد كده السنن لا يبطل الصلاة أبدا سواء كان تعمده أو نسي ماشي؟ كل ده في الفريض هو إحنا عندنا في الصلاة في اختياراتنا ماكيش غير واجب واحد بس هو الصورة اللي بعد الفتح عند الحنبلة على ما في الكتاب كل الأذكار اللي في الصلاة واجبة يعني التسبيح بتاع سبحان ربيه العظيم المرة الأولى واجبة سبحانه ربي الأعلى المرة الأولى واجبة سمع الله من حمده واجبة التدريبات مش واجب التلات دول واجبات تانية عند الحناب لو احنا واخدين مش واخدين بيهم يعني ماشي لو ترك سنة يثاب؟ لا لو ترك سنة ما يستغفرش السجود السهو بس لو ترك واجب او ترك ركن واعاده يعني لو ترك ركن وما عادوش صلاته لو ترك ركن وعاده يبقى كده طول الصلاة عمل شويه حاجات لو كده او زود في الصلاة تلات حالات مش هقوله نسيت صند القصر ما تشال الاوسط واجب لو نسيه يبقى انتهينا يبقى ترك واجب يبقى يسجد للساه ده مختار ده ركن الاوسط مش ركن واجب نسيته انا, أنا بقول في كان قصدي الارفاق يعني حاجات للتقوى لو شيخ لو لا طيب ثم يقرأ بعدها سورة إن القراءة دي واجبة تكون في الصبح من من طوال المفصل المفصل ده اللي هو آخر المصحف من قاف إلى النهاية أو من الحجرات إلى النهاية على بعض الخلافة سورة أحدها إجتئفية فيبقى المفصل من الحجرات إلى آخر المصحف أو من قاف إلى آخر المصحف ده المفصل كله مع سمينه ثلاث أتلات طوال المفصل هي سورة طويلة اللي هي تنتهي بالمرسلات. يبقى من الحجرات للمرسلات ده طوال المفصل ويستحب في الفجر ان تكون الصلاة من الطوال دوت. تلت التالت من بعد المرسلات اللي أعمى للضحى ده ايه؟ اواصط المفصل وبعد كده الصغار من الضحى يعني طبعاً يبقى اواصط بقى مش من الضحى بقى مش داخلة معه الليل لا بعد الضحى الضحى في القصار الليل اخر واحده في الاواسط والضحى في القصار ماشي الفجر من الطوال والمغرب من القصار والباقي من الاواسط لو ملعشه والظهر والعصر من اواسط المتوسط ده المستحب لو الناس تحتملوه ما تحتملوهوش اسقط المستحب ماشي تاني مستحب ان الصوره تكون بالناس ده إنه يكون ال يقرأ في كل ركعة صورة من الصور دي في المغرب من القصار من الضح لغاية الآخر يختار صورة في كل ركعة وفي الفجر صورة في كل ركعة من الطوال من أول الفن من الحجرات لغاية المرسلات يعني مثلا حجرات وقف ركعة وركعة أو أي أي سلطين يعني بدنا أقول ده المستحب لأكثر استحباب موجود القادر بقى أن هما هيطلعوا تقريبا الصور ديات في حدود الثلاثين أو الخمسة الثلاثين آية كل صورة اللي هما الطوال فيبقى زي مصداط الحديث يعني أن النبي عاصمه كان يقرأ من الستين إلى المائة آية في الفجر وطبعاً بما هو كان يقرأ من الستين إلى المائة آية وكان بيداوم على قراءة صورة كل مرة فيبقى هما دول الصور اللي ينفعوا في الطوال فلما يجوم يحطوها في المصحف أم عمل دول على بعض كده اللي هو المطوال المفصلة وهكذا قسمه الأوسط بنفس الطريقة أو بنفس الطريقة <تصفيق> باقي الصور لا يقرأها في الخرائط استحباباً يعني بس بقى لو قرأ باقي كيفية جائزة ما فيش مشكلة هيقول دا دلوقتي لا لن بالتأكيد الوصول لا مستحب برضه أو لو أنت ألق يعني يعني أريد صورة وبعدين أريد صورة اللي قبلها. هذا ما, ما, ما يقعش في الإنسان ماشي. لو يعني مش مشكلة لكن هو ما يسيبوش ما, ما يعملوش قاصد يعني حدث المساوي <تصفيق> يعني هو المساوي ايوا نقول ده وردت مرة أو حاجة فما يدومش عليها الإنسان وما يفسد خارش فالسوار مثلا في بقى لو الناس ما احتملتش دوت المأمومين يعني أو الإمام هو نفسه خلاص على قدر احتمال الناس ما يعفتنش الناس في اديانهم يعني هو بيصح يصلي الفجر والعافية وما ترزحه الستين ايه بلوهم مش يصلي ثاني انا يعني لكن بقى لو ناس ضيقوا كده ما شاء الله يعني فما يصلي ان حتى بقى الفرعية مش يحصلهم حاجة <تصحيح> <تصحيح> لا ما يعتبرش مكروه ترك السنة ما هوش مكروب ترك المستحب ما يتقلبش مكروه ترك الثواب الثعاب بسه ما هو؟ من أوسط المفصل يختار في الأورى فأورى كذين طبعا في الظهر والعصر وليش من أوسط يعني من أول عمل غاية تضحك الغاية الليلة بس في الحيثة دي ولا تصح الصلاة بقراءة خارجها عن مصحف عثمان مصحف عثمان اللي هما جمع فيه القراءات حاليا يعني اللي هما العشر قراءات المشهورة يقول عليها العشر المتواترة أو العشرة لا مش الصحيح العشر المتواترة في قراءات تانية صحيحة وغير متواترة ودي مش مطبقة للمصحف لا يقرأ بها في الصلاة الصلاة بالقراءة دي تبقى وطولة ماشي اللي يبقى يعرف قراءة تانية يبقى يعني بنقول للمحكم بعدي البطارية تبس هاي يفضل يسجل عني ثم يركع مكبرا الركوع نفسه رب تكبير مستحب ورفع اليدين مستحب التكبير عند الحناب لا واجب يعني هو دلوقتي لو الجملة دي على الكتاب يبقى هو يركع ركن في الصلاة والتكبير واجب ورفع اليدين مستحب من خارج يعني من قراءة خارجة عن مصحف عثمان عشان القراءة تبقى قراءة صحي يعني متواثرة يعني قراءة يجوز القراءة بيها في الصلاة لازم لها شروط أول شرط أنها تكون نقلة بالتواتر يعني الصحابة نقلها عدد كبير جدا منهم للتابعين وبعد عدد كبير جدا من التابعين نقلهم بعدهم وهكذا إلى أن تصل إلينا مفيش ولا عهد من العهود لأنه واحد بس اللي بيقول بالموضوع ده لما يبقى عدد كبير يبقى احنا تطمننا أن هما ما غلطوش مثلا أو ما اتفقوش أن هما يحرفوا فكذا ما هم متأكدين الشرط الثاني أنها تكون موافقة للمصحف المكتوب. بس المصحف ده ستة،, ستة مصاحف ستة مصاحف مختلفين عن بعض على حسب التلاوات اللي كان قرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام احنا في ايدنا واحد منه فلو وافق الواحد ده او غيره من المصاحف المكتوبة وكان منقوله بالتوتر يبقى دهوة القراءة ديه جزء القراءة جمعوا بقى الشروط دي تشوفهم كم واحدة لقوم عشر قراء عشرة من الروايات لو أنتم ممكن تسمعوا عنهم في الإيذاء العشروية العشرة ذول اللي يقرأ بأي قراءة منهم داخل الصلاة الصلاة الصحيحة. في غير العشرة في قراءات تانية يعمل بيها في الفقه مثلا أو في الاستدلالات أو غيره لكن لا يقرأ بيها في الصلاة. لح غير الصلاة يقرأ بيها يقرأ بيع يعني ضرب مثلا بي. بي يعني. إذا <تصفيق> ما إذا هذا شرط مشروك نبى شرط. مم. ثم أبقى مكبيراً رفعاً أيداً وهو نازل أم لا؟ ما هو نازل؟, ولا هو, إيه هو, اللي نازل هو نازل, نازل بالركوع التكبير يعني أو رفع الإيدين؟ رفع الإيدين رفع الإيدين ترفحها وتقودها وأنت نازل يتكبر كده زي ما كنت بتعمل تتكبير الأحرام وتنزل بأيديك بقى ماشي؟ في حد بيعمل حاجة تانية؟ ثم هم طالعين بيعملوا حاجات تانية لكن هو نازل كله بيعمل زي بعضهم بيكبر الأول ومعنين مش مهم يعني, يعني, يعني كل الألفاظ في الصلاة مستحب إلا ركنين اللي هما تكبير الاحرام وقراءة الفاتح وواجب واحد اللي هو قراءة الصورة اللي بعد الفاتح كل ما يتلفظ بعد كده مستحب على اختيارنا تشاهد الأوسط طبعا لا تشاهد الأخير آه لا, لا تشاهد الأخير بعد كذا بيربطني تلات أركاي تشاهد الأخير وكذا واجبين برضه تشاهد الأوسط واجب ماشين معدله آه واجب حنابلة يعني م مزودين الواجبات شوية فكل تكبيرات الانتقال واجبة يعني لو تركها عامدا تبطل صلات وكل التسبيحات واجبة المرة فيها يعني لو تركها خلف صلاة إحنا مش مخطئين ده ماشي طيب حتى لو وصلت جماعة عن نومبر لو وصلت جماعة عن نومبر يعني لو هو على <تصفيق> الإمام لا معه صلاته بتوجبر في كل الواجبات ما تطلش صلاته إلا ترك رجل. لو ترك ركب لو هو مثلا مرة كعشي يعني لا ما كبرش ما <تصفيق> الرفع مستحب عند الكل نبدأ بقى من الأول ثم يركع مكبرا رفيعا يديه التكبير الرفيع يدين دول مستحبات ويضمه ويضعهما على ركبتيه الرفع نفس ال كان موجود في في تكبير الإحرام برضو نفس الكيفية حذول المنكبين كبين ومفلودة ومضمومة يضع ح ركبتيه مفرجة الأصابع يمسك ركبتيه كذا يحطه على ركبتين كده مفتوحين مستوى انظافه يعني ما يبقاش الظاهر متني لفوق ولا معمول كده وإن كان إحنا قلنا قبل كده حد الركوع إمتى الركوع يبقى صحيح بداية من إيديك تلمس ركبتيك أنت ممكن إيديك تلمس ركبتيك كنت لسه يظاهرك مرفوع لفوق شوية إنما المستحب أو السنة أن يكون ظاهرك مستوي لكن إنت من إمتى تبقى راكع من أول ما تقدر تلمس بس بإيديك ركبتيك بس. كده يبقى أنت راكع ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا, قائلاً إمام منفرد سمع الله لمن حامده طيب ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع سبحان ربي العظيم طبعا الواجب فيها عندهم أو المستحدة حتى عندنا مرة واحدة واستحب التكرار لثلاثة عند الكل وبعضهم قال المستحب مستحب يكون لعشرة لو مش هيقول أذكار تانية لو هيقول أذكار تانية غير التسبيح اللي سبحانه ربيه العظيم يبقى مجموحهم على قد العشرة تسبيحات إيه الأذكار تانية اللي في الركوع التسبيحات التلاتة بعين سبوحهم قدوس رب الملائكة والروح اللهم ملكا ركعت والتسبيك أمنت وعليك توكلت سبحان سبحانه ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظماء كلها كارتة تعظيم الله عز وجل وتسبيحه التسبيح طبعاً تعرفين هو تنزيه الله عز وجل عن النقص طيب. الإمام والمنفرد عند الرافع يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده ولما يقوم يقول إيه ربنا ولك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد المأمون بقى ما بيقولش سمع الله من حمدا وما بيوزدش من الأسماء هو بس ربنا ولك الحمد يعني الإمام لما يطلع وهو طالع يقول سمع الله من حمدا المأمون لما يسمع يقول ربنا ولك الحمد الإمام لما يطلع بقى فوق يقول بهو ألسمع الله من حمدا لما يقف يقول ربنا ولك الحمد من الأسماءات ومن الأرض ومن من شيء بعده لا مش لازم كل ده مستحب المنفرد بقى يعني استحب ليه ان هو يكملها ولكن لو اكتفى ربنا ولك الحمد فيش مشاكل برضه وكمان ده يعني ممكن يطول أكثر من كده بنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن اما شيء تم بعد هذا فناء والمجد الى اخره يقول نفسه الله والحمد لله اللهم يقول الله, من الله من الحمد ربنا ولك الحمد لما بس يعني المفروض ان المختار ان لما يت... يعني يقول التكبيرات لانتقال تبقى داخل الانتقال يعني هو بيكبر الهووع وهو وهو بيركع مش قبل ولا بعد ولما يقول سمع الله محمد وهو وهو بيرفع مش قبل ما يرفع ولا بعد ما يخلص ممكن تبقى نهاية نهاية الكلمة مع نهاية الحركة مثلا لكن ما يوقفش بعدين يقول ده مش مش سهل فعشان كده يعني ما سهل متسهل فيها ماشي لا ممكن نكمل بعده ده يكمل بس خلاف السنة شوي ماشي احسن ما نكملش هو ربنا ولك الحمد بس ده أو الماموم اول ما ماموم بس يقول بس ربنا ولك الحمد ويوافق على كده او في بيقول الكلام ده يعني يقف كثير ويقول الكلام ده لا يعني هو بيراقب دول بس احنا يا رب عاوزين ربنا يولج الحلم مش خصمه حاجه يعني مش في من اي حاجه عشان تقدر تعمل أي حاجة في الوقت الفاضي الله هو هو الفاعل يعني سمع الله الفاعل بموظمومه طبعا هم؟ مالك مالك بيجهروا؟ لا، هذا المردد هو اللي بيجهر المردد بيجهر بكلمات المأموم عشان يسمع الناس فلما الإمام بيقول الله هو أكبر، المأموم بيقول الله هو أكبر عشان يسمع الناس بيبقى مثلا في الصف الرابع والخامس بيردد عشان الناس يسمع <تصفيق> الامام الامام يسمع الناس كلها المفروض المنفرد هو اللي بيسمع نفسه ربنا يبارك الامام يسمع نفسه بس فربنا ولك الحمد المردد اللي وراه بقى لو كان فيه مردد يقول ربنا ولك الحمد هو حاجه يعني ما شاء قطع بقى والحاجات دي كلها لان طبعا لو حصل اي حاجة في مره في صلاه الحرم انت بقى ماساه بقى يعني مليون واحد مش هيعرف يعملوا ايه و... وناس جايه من بلاد كتير ومش فاهمين يعني يعني يمكن الناس منهم ما بيعرفوش يصلوا اصلا فلازم الاحتمالات كلها تقطع يعني حتى النظام الصوت بتاع الإمام غير النظام الصوت الصوتي بتاع الماموم بما فيها المولدات بتاعت الكهرباء يعني لو الميكروفونات الامام فصلت الميكروفونات الماموم مش هتفصل والعكس يعني ده منفصل عن ده تماما عشان يبقى يعني الموضوع ايه ما فيهوش اي احتمالات مسرحامي موجود جبار في الحرم ولا يبقي فيه. آه في في مذهب كده. ثم يخروا مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء يبقى التكبير وهو يمدقق للسجود يعني على سبعة أعضاء بترتيبها رجليه يضع رج رجلين طبعا على الأرض ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفي. دول ستة، اتنين رجلين واتنين ركبة ويدين وبعدين الجبهة والأنف يعتبروهم حاجة واحدة لأن هو الوجه يعني شو؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني شوية في الموضوعة، ينزل على ركبتيه ولا ينزل على أديه، ومعظم الفقهاء انه ينزل على ركبته ومش على أديه. لو سهل، لو بقى رجل تعبان أو عمجوز أو حاجة ومشي قدر ينزل على ركب الأول ينزل على الأدين ونفس الكلام في, ال... في القيام في القيام يعتمد على ركبتين، يعني يرفع أيديه الأول ويحطهم على الركب وكده ويطلع من غير ما يسند على الأرض لو سهل، أقول كده يعني هل لا يعني هل على يعني كنا مش اسجد ولا سجدة لا واجب واجب ان انت تسجد على سبع اعضاء الا لو انت نسيت حاجة او عجزت عنه ما هو ده العضو محطوط اللي هو الجبه ما هو رحمة ربنا بينا ان هو اثنين حاجة واحد فلو رفع منخيره سجد على جبهيته بس هو كده سجد على السبع برضه مش كامل ابس على السبع يعني صوته مش بطله ايه نسي يعني اه ما في في اوقات ان هو يطرق وما يسدوش بدماغه على الارض لو زحمة جدا والصفوف المتقاربه كل واحد يزبط على اللي في اي حته بقى يجي على رجله وعلى ظهره يعني فطبعا انت لو سجدت على ظهره هتلاقي انه لو سجد هو على ظهره هو ما اوصلش الارض هو اعمل كده تقريبا انه انت بتسجد كده منكم بعد عشرة سنطي مثلا فما فيش حد سجد تقريبا فقال كده ما فيش رفت الضرورة الضرورة مش حد ضرورة هيجي يقول دلوقتي هو هيقسم بعد كده الأركان بانه نمشى معاه طيب ولو مع حائل يعني يسجد على السبع أعضاء حتى ولو كان معهم حائل ليس من أعضاء سجوده يعني ممكن يسجد على حائل هو لفظه يعني مثلاً يسجد على الظرة أو يسجد على الطائة ده يعني ما يبطلش سجوده لكن ما يسجدش على واحدة من أعضاء السجود يعني ما يحطش إيده مثلاً يسجد عليه أو يحط إيد على الإيد كذا أعضاء من بقىش على الأرض يعني بس تبع أعضاء دول ينزلوا على الأرض حتى ولو كان في حائل بينهم وبين الأرض حتى لو الحائل ده جزء من منه هو جزء من هدوم بس مش من أعضاء سجوده. عارفه لا صلي فوق السرير لازم يكون على صلب بشوي عشر المرتبه والكلام ده يمكن الخشب ماشي لكن لا من غير مرتبة ساجد انت ما صليتش ما حتى يعني كثير من اهل العلم ما قال ان ممكن ما يبقاش متوضي ممكن ما يبقاش مستقبل القبل نوصلها في الأحوال ديت غير جائزه يعني ما ينفعش تصلي من غير وضوء وما ينفعش تصلي في غير اتجاه القبله <تصفيق> ويبقى وعن... <تصفيق> نايم مضطرب اللي حاس طب خلاص ما اثبتها اذا قلت قلاوه بالمرة بقى يعني انت بقى... <تصفت> سبت كل حاجة تقريبا ده <تصفيق> طيب ولو مع ولو مع حائل ليس من أعضاء السجوديه كفيت السجود بايه؟ في عضضيه العضض اللي هو ما بين الكتف والايه والمرفق الحته دي دي اسمها العضوض من الكتف والمرفق اللي هو الكوع يعني بلغتنا يوجافه عن جنبيه يعني يبعده عن جنبيه احنا قلنا الكفين كده في السجود حاذو المنكبين وسط كتفه يعني ووجافه ما يبقاش هو لازق كوعه في جسمه كده يبقى مجافيهم ويوجّه بطنه عن فخذه ما يبقاش مضموم لازم بطنه في فخذه ويفرق ركبتيه وركبتينه مش لازقين في بعض ونكمل بقى بعدين وال القدمين لازقين في بعض بقى هو عامل ازاي بقى جبهته وكفيه قصاد بعض تقريبا يعني الكفين قصاد الكتف ومجافي مرفق عن الجنب ومجافي صدره عن فخذه أو بطن عن فخذه وفتح ركبته وضم إبرجليه ما شكله ده الشكل اللي أفضل في في السجود الشكل الأفضل ده لو كان مأمون يتغير يعني لو كان مأمون والمجافى دي هت في الجنب يعني استحب لي عدم من ولو كان اللي جنبه ده هيتضايق جدا بقى يبقى يجب ساعتها يعني لو هيحصل بقى مفسده من موضوع المتفادى دوت ما يعني يبقى واجب عليه انه ما يعملهاش حدش مأموم يفتح ايده بقى هيخبط في اللي جنبه شو في وشه طب وصل لي جنب ناس يتسبوا الاول مين اللي ينزل عشان يتفادى الثاني يتصرف انزل انت بقى يعني لف من تحت ايديه اعمل اي حاجه عشان الله يعني نفس الناس يعني تقتنع عن الدين ليس فتوانة ما فيش حاجة تتاخذ فزلكة او فتوانة زي اللي يعني يجري على الصف الاول او يروح مثلا يتوضى الامرامي اي حاجة كده واني يروح يتوضى وبيعك حد يخش هنا و... كل ده مش راقة بالدين يعني برضه؟ طيب ماشي. اللي داخل ومش عارف ان انت كنت هنا وعايز بلس تتوضى هيلاقي البتاعة دي محطوطة يعمل ايه؟ اهي فهم ايه؟ طب هو جاي برضه يعني عايز يزرعه المكان يعني هو توضى وخسر وقته وهو بتوضى فخلاص يعني سيب المكان يخلك كده يعني الموضوع سهل يعني في البكشن البكشن حلقاً في يعني في شاء الله من زمان يعني زي كده حد اعتكافات كانت بتباه في عنصار السنة طبعا ظنوا اكتر الناس اللي يحبوا يلتزموا بالسنة اللي هم في الفتح اللي في فرمسيس ده كان الاخر بيحجز الصف الاول فاول في فاول عشر تيام ويفضل فيه على طول يعني بيقوم يفطر ويرجع هو فرد الغطرة بتاعته مثلا أو حاجة وطبعا ده كان يعني مأساة يعني روحت صليت مرة هناك صليت بس يعني صليت القيام ما ما ما قدرتش اخش الجامعه ده ثاني مدى الحياة لغايه دلوقتي من كتر الناس بتعمله في بعض طبعا ما يخافش عليكم الناس اللي ضربوا بعض في بني على الصف الاول ضربوا بعض اتعوروا في الجامعة الجامعه قعدوا نشروا اللي بتاع ال الحاجات اه خانقوا على الصف الاول الاول بعدين الموضوع سخن فتقريبا طبقوا الحديث بتاع فقتدروا عليه دي ولا مش عارف ايه <تصفيق> اقتدلوا فعلاً بقى اوه اوه اوه انت فكير جاهلا زينا ايه ده؟ مكبير واي استهم طب الحمد لله ان احنا معرفناش اللي في الصف الاول تمكين يعني او الوقت مش هو بيقول لو علموا ما في الصف الاول لاستهموا استهموا عليه طب الحمد لله ان احنا معرفناش أماهم الصحابة عارفين دوت برضو لسه ما يعرفوش يعني. ما إحنا ما نش بظاهر الحديث أبدا. لا لا عومنا ولا علماءنا. إذا كان ظاهر الحديث دوت مخالف لما فعله الصحابة. لو اللي فعله الصحابة حاجة تانية يبقى إحنا اللي فاهمين غلط. دي قاعدة ولا والاحنا بندعي إن إحنا من أهل السنة والجماعة كده. لو هم فاهمين حاجة وإحنا فاهمين حاجة يبقى تشطب تشتغل أنت فهمه. حتى ولو كان اللي أنت فهمه ده هو اللي فهمه العايم الفلاني أو الشيخ الفلاني هم عملوا ده ولا لأ. اكيد كان موقف بتاع اللي هو كان بي مواسوس كده زي حالتنا فكان بيخش الخلاء دلوقتي الدبان بيقع على النجاسات كنا قاعدين بقى هو فيه كان وبعدين يقع على هدومك هو كده نقل النجاس البني هيتتبع مواضع الدبان ده بقى ولا ايه قام ريح نفسه جات له بقى يعني الفكره الجهنميه وعمال عامل بقى ايه هدمه مخصوصه كده لدخول الخلاء. قبل ما يخشش حال الخلاء يقوم لابس الهدوم دي، مرة أبي يضطر ويروح هناك، يخلص ما هو يوم لحه تاني وي يتوضأ ومشى. بعدين ينتبه بقى هو لأي حد من الصحابة عمل الكلام اللي أنا ده بأن الإجابة لا يبقى أنا نفسيها مضاع غلط. يبقى أكيد يوعف بقى على الموضوع. هم برضه عندهم دبان وكانوا بيخشش الخلاء وواق على هدومهم وكل له حاجة. فهم كانوا برضه بيخش الصف الأول، وهم كانوا أحرص من الدين على مننا. وما كانش فيهم واحد بيزعل من الثاني على الصح الأول ولا يعمل اللي زعله بس في في تانية ثانيه يعني اللي هو بيقولها دي اللي مش مقتنع بيها يقولوا ان عليه فهم بقى ايه عجبهم طبعا الروايه دي بقى منها يعني ماشي معي كان ايه ده؟ اوعى حد يحجيس المسجد اللي اعتكف معناه السنين اللي فاتت ديه من اول دنبيه في الاعتكاف محدش يحجيس في اي حدة محدش يصلي في الصف الاول أصلي بس الثاني اللي فاتت للأسف في المسجد كان كبير قوي فالصفل في حاجة وستين واحد فلاقيناه الموضوع كبير قوي فمن خلص النص الصف الاول الوسطاني محدش يصلي فيه معين بدوا يتخنقوا على الاطراف فمن عنا بقى أخف يعني من يوم خمسة ما حد يوصل لصف الاول الناس بدأ يعني تيجي على الصف التاني ورجع تاني برضو بعد الصورة اللي ببدأ يعني كيف جاء بهذيلكم إن شاء <تصفح> الله وفضلوا من اول الاعتكاف كيف الاعتكاف لعبة كيف يدخلوا معاي على موضوع صف الأول ده وأنا ما غي طبعا ألف جزمع ما برجعش من نواد <تصفح> مش الشيخ اللي خلاهم يصلي في الصف الاول بس الشيخ هذا بس مش بس لعبة كيف <تصفيق> ده عموما يعني هو ما بيش حد يخش الجامع ويتخطى الحتة دي وقت ورا بدل ما يعود يموت بعض صن واجع طيب كل ده عشان الموضوع اللي شكلكوا بتعملوا الحاجات دي كتير اوه انا واحد والله؟ تحجز وتخبط الرجل اللي جنبك بكواه وحاجة كده احجز عشان ساعة يصلي كمان يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <شيف> يقول إن أفضل أوضاع الصلاة هي الأعوان على الخشوع فلو كان انت بتخشع في آخر مكان في المسجد على الشمال يبقى ده أفضل مكان ليك في الصلاة كيف حاجم؟ أيها صلاة كنت بقى يعني بقى هاي صلاة ترويح في الصلاة الأول وأنا بخشع عصلا ورا دايك فلسن تصلي ورا ايوه بيتصلوا ورا بس بموت يعني عايز يطلع بس مش هخش ايوه ما صلىش الdate هتموت ليه بقى ما مش يعني ايه اللي يا احمد <تصفيق> <تصفيق> بدري بقى واقعد في الصف الاول اتنصمر ليه خلاص ما فيش ما فيش مكان هنا ما أدش قوي مكياج. <تصفيق> هذا وسيب حكتك واتك كده. نعم ويقول سبحان ربي الأعلى طبعا الثلاثة أولى زي ما كده في التسبيح اللي ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يرفع رأسه مكبرا اللي هو يعني يرفع من السجود ويجلس مفترشا اللي اللي هو إزاي؟ يجلس على اليسرى يعني يثني رجله ويقعد عليها. وينصب يده قدمه اليوم يعني بعمل كده رجله ليبين وقفت على بطن صابعه ومنيم رجله الشمال وقعد عليه إنه مقدرش يعمل الحكاية دي دي برضه مستحبة في كل الركعات في كل الركعات هذا آخر تشاهد تشاهد الأخير لو كانت الصلاة أكتر من اثنين يعني ثلاثة أو ربعة بتشاهد أخير له غضية ثانية يجلس مفترش ما بين السجدتين جلسة إفطارش مش موجودة غير في الصلاة الثلاثية أو ال أو ال آسف مش غير في الثلاثية او في الرباعية بعد التشهد الأخير الصلاة الركعة واحدة أو اثنين كل حاجاتها افتراش الصلاة الثلاثية أو الرباعية كلها افتراش مع ذا آخر أعد بس إذا بتعت الأخير يعني ممكن تقولها اختصارا إن هي يعني دي جلسة تورك دية تريحي نقولها بعض شوية بتعت شهد التاني صار ما فش تشهد التاني يبقى مفيش اصلا تطويق ماشي طب طيب يبقى في تطويق تشهد اصلي في عددك انت يعني انت دول اوره او التشهد دوت اصلا مش معاده تشهدك يعني انت دخلت في الركعة الرابعة فالامام متورك المفروض لان دي الرابعه ركعة وانت اول واحدة ما ما تقعدش القعده دي تقعد افتراش ولما تيجي بقى تصلي الركعه الثانيه تفترش برضه التالت تشاهد توقف طبعاً الصلاة اللي فيها اربع تشهادات ما في السؤال الجميل ده كانوا بيتابعونا في الرحلات زمان مش اتبقى. مين مش عارف انا ما انا مش عارفه كله عارفه من المغرب لو دخلت الركعة الت الأخيرة ثانية ثانية والحقيقة التشاهد بس ما الحقيقة شو الركعة الأولى فأنت كذا تصل التشاهد الأولاني ده مش ركعة أصل ولكن لما بقى تصلي أول ركعة ليك هتبقى هي ثلاثة ركعات الإمام فهذه التشاهد الثانية ولكن لما تيجي الجيب الثاني بتاعتك أنت هتقوم جايب التشاهد الثالث والثالثة جيب التشاهد الرابع الصلاة الوحيدة اللي تجاهله يوم الصلاة طيب ويجلس مفترشًا يسراه يعني يفرش اليسراه ومنها جاءت اسمها ناصباً يمناه يعني وأفرق له اليمنى ويفترش اليسراه ويقعد عليه ويقول ربي اغفر لي ويقوله في الـ الـ الـ الأذكار تانية اتقال دي اتمرتين او تلاتة وبعدين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهديني واعفني واجبرني واجورني وبعد كده لا لابط في الترتيب صح ثاني كده تعني كده أخلي واهدني مع بعضها دي أول اثنين واعرف عني وارحمني وارجبورني وارزرني طبعا في حديث تانية وصلتهم إلى تسعة يعني طيب أسجد الثانية كالأولى السجدة الثانية زي الأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه يعني يطلع معتمد على ركبتيه يعني يحط ايده على ركبتيه ويقول ان سهلا لو كان ده سهل مش صحيح يعتمد على يديه ويصلي الثانية كذلك زي الأولى ما عدا الركعه الثانيه زي الاولى بالظبط ما عدا التحديمه يعني ما ما يقولش تكبيره الاحرام ثاني هو انتقل خلاص وهو بينتقل بيقول تكبيره الانتقال مش بعد ما يقف وهو ينتقل فما يكررش تكبيرة الإحرام وما يكررش الاستفتاح الاستفتاح اللي هو ايه؟ اللي كان قبل الفتحة والتعوذ وما يكررش الاستعاذة تانية وتجديد النية وما يجددش النية ده موجود عب تجديد النية في الوقت ده انت بتبقى مستصحب النية يعني النية معاك طول الصلاة مش لما تقول لكل راكعة افتكر انت بتصلي ايه انا مشاهد عب طيب بعد ما يخلص الثانية بقى ثم يجلس مفترشا ويداه على فخ ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها يعني يعمل ايه الاول هو يفترش اللي احنا شخراحنا يفترش اليسرى وينصب اليمنى ويداه على فخذيه اللهم المنصباتين مضمومتين دول بس ده يبقى في اليسرى اليمنى بقى يقبض الخنصر والبنصر اللهم أصغر اثنين ويحلق الوسطى مع الإبهام ويحرك السبابة أو يحرك المهم يشير بسبباته في تشهده أو يحركها على المذهب يعني. ده أو ده. يبقى الجلس عاملة كده ضمم الخنصر والبنصر ومحلق ما بين الوسطى والإبهام ويحرك الإصبع دوت في التشهد أو يثبته هذا من أول إلى الأخير؟ من أول إلى الأخير ويبسط اليسرى يشير، هل يثبتها؟ يشير أو يحرك؟ ده أو ده، المذهبين موجودين وينظر إليه شيء صحيح؟ مش كده منظر أوي في بينظر إليها وفي مذهب تاني ينظر في موضع سبوته زي ما هو أو أي حاجة نعمل كده؟ يعني أي كده؟ وأنت كده محلق؟ خب. متماسك ده ايه ما دي حلقة اللي انت عاملها دي يعني مش حلقة؟ اه كده بقى مش مخلقه كده مخالفين اه بص كده ماشي النقطه اتفقت مش فرق كتير يعني سيدي اه لا مختار طبعا في خلاف يعني امم هو ده يقول التحيات لله والصدقات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لغاية هنا ما فيش اختلاف من التشهدك ما بينها وبين بعض اشهدوا لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد عبده ورسوله وهذا التشهد الأول التشهد الأول دوت اللي هو الواجب عند التشهد اللي هو بسميه على الأوسط يعني ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم زي محمد على محمد ولكن دي خاص إنك حميد مجيد وبرك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا تشاهد اللي الثاني فالتشاهد الأول يقف عنده لو كان تشاهد أوصل وبعض الناس يعني قالوا إيه ويصلي على محمد يعني يكمل لغاية اللهم صلي على محمد وأوجبها الشافعي برضه فيبقى احنا ما نسيبهاش يعني فانت في التشاهد الأوسط تقف فين اللهم صلي على محمد وتقف بعد كده بعد تبقى ايه تكمل التشاهد الأخير الواجب اللهم صلي على محمد فلو هي فيها الكلماتية أي صيغة تانية خلاص مش بكمل أي حاجة. يعني لو الإنسان التشهود الأخير خلص التشهود غايته اللهم صلي على محمد ووقف صلاته صحيح ماشي اللي واجب في التشهود الثاني الصلاة على محمد بس مش الصيغة الصيغة هي أفضل لكن مش هي الواجب واستعذ من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتن المحي والممات وفتن المسيح الدجال القدس السلام هي قبل ان نفتح يا حبيبي مجامع العالم اه في كده اهو وبرده مش شايفه لما اليوم الركوع بيضربه مثلا طب ما يوم في الركوع ارفع ايدك دي ما موجوده احنا كان فيها ثلاث رفعات ال اليدين ثلاث مواضع مع كبته الاحرام ومع الرجوع يعني نزولا ورفوعا اه يعني الركوعه اتنين يعني لو حسبناها كده يبقى الثالثه من بعد الركعة الثانيه يعني بأربعة شاب، بس اللي أنا عارفه يعني إن هم الأربعة بنفس الكيفية وأنت واقف يعني أنت وانت في الركوع بترفع إيديك لما توقف، سواء كنت نازل هترفع إيديك الأول بعد تنزل لما توقف برضه توقف بعدين ترفعها، زي تكبرة الأحرام الثلاثة زوشاء في بعض. لو أنت بقاعد تشاهد الأوسط بعدين تقوم ترفع إيديك إمتى؟ برضه نفس الكيفية لما توقف هترفع عليك التكبرة فين مش مهم مش للأضية، ما هي تكبرة الأحرام. إما تكون سابقة أو مع رفع اليدين لكن ما تبقاش حقيقيه ما نرفعش اليدين الاول انت فوضع التكبير بالنسبه لرفع اليدين مش دي القضيه فلكن بعض الناس بقوا هو قاعد في التشاهد يقوم رفع ايد الأول وبعدين يقوم دي معرفش الصراحة وشفت بعض المشايخ عملوها بس مش عارف ايه بالامني اموري قال في روايه انك عمله وجيب فمراته لقيته هنا مرتين آه اه رؤى الأشهر اصلا انا ما رحت وفيها في العالمين برضو رؤى الشهيرة اي بيدعو بما ورد استحبابا ولكن ممكن يدعو بغير ما ورد في المواضع اللي هي المواضع بغير موارد عن النبي عن الصلاه والسلام لكن ما يدعوش بأمور الدنيا في الفرائض يعني بعض الأئمة قال إنها كده الصفات الباطله لو يدعو بأمور الدنيا يدعو في النوافل بس حتى في السجود في اي حاجه ما يتكلمش بأمور الدنيا في الصلاة الفريض بس يعني مش مختار بس يعني ما حدش يعملو غيره يعني ما يقولش بقنا انك ساخد عربية مش عارف عملا ازاي ولا اشأل مش عارف عملا ايه ما حدت مبالغ كده امو مثل لو قصت امو عمو المسلم انه مش امور جنيا بس انا عايز اتجوز دي امور دنيا. امو العفاك لأ مش لازم يكون الجواز ان ممكن يعني انت باش عندك شهوة كبيرة ولا حاجة يعني كده بقى عفيت وخلاص انتهينا دي برضه يعني على حسب النية يعني يعني انت بتدعي البلاء عشان تجارتك ما تخسرش يبقى ده الدنيا لكن بتدعي البلد عشان يعني ما بطل وجع قلب وبرضه على حسب النية أنت بتدعي في الامتحانات عشان دي صعبة دي, صعبه دي, صعبه. دي صعبه. خليه يعني لا روحت اتكلمت الموضوع بس الموضوع ده خلاف ما احنا مش واخدين بيه في يعني ايه ما بس الله كده يعني العام دوت ورد أنا موافقني ده دوا يردك طلوس صلاة ثم يسلم عنه خلاص يا سيد احنا مش واخدين بالمسألة دية أنا بقول بس عشان تحضروا يعني ما زودوا هاش لا الفرض بس نفل بقى عمل اي حاجة اضطر الصلاة عشان هادئين طب خلاص سيد ايمان غير ما تصلي يا سيدي ما تزعلش، انت كنت هتاخد ديبئتين جوه الصلاة ده ودعاء سلم وخدهم نفس ديبئتين بعض الصلاة مش هسك أو بعد السلام هو نفس الخلاف في مسألة الادعاء الاستخارة قبل ولا بعد السلام هو دبر الصلاة يعني بعد التشاهد قبل السلام ولا بعد التشاهد بعد السلام ده خلاف مشهور يعني هو في الفرائض غير الفرائض اعمل فم تقولش أي حاجة الاخرة خالص عاجزنتي ضوين <تصفيق> كل الدنيا ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم رحمة الله وعن يساره كذلك والسلام يكون أثناء الحركة يبدأها مع بداية الحركة وينهيها في نهاية الحركة يعني بدأ من تلقاء تقابل وكده السلام عليكم رحمة الله ودي مش عارفها يعني كده كده سألقت من يمين ما منكرش عليهم يعني عشان في حديث فيها بس كتبوا عرفوه يعني بس في حديث ما نقدرش ننكر عليه بس انت ما تقولهاش وحتى الحديث دوت في بركته دي مره واحده حطت له على يمين يقولوا بركاته وعلى شمال ما يقولهاش اللي فاهم منهم يعني إنما في ناس كتير تقول لا يمين وشمال دي ما وردتش أي حتة بركاته الناحيتين داخل في السعوديه عادي في كل بلد تعمل عشان ما على اخر الفاخذ اسمع ما تضعش على الركبة كده يعني تبقى ايك عملة كده فاخذ كده وركبتك اهي وما تضع تبقى هنا مش كده كده بقى لو انت سميتها على الركبة تبقى على الركبة يعني على الركبة من فوق يعني ما تبقاش قدام, قدام رجليك يعني مش كأنك مسكن وانت راكع ماشي هو عايز يفصل ما بينهم على اساس إنهم هم جملتين ودي اللي طالع منها حكاياته هو بيفصل الحركة يعني هو كانه هيبدا الحركه يعني بس غريبه انا هو بيفصل الحركة مش عارف ما دام ده منهي عنه اصلا في الصلاة إنه هو يقلب ايديه ديت مع السلامه يمين وشمال دي منهي عنها اصلا فمش عارف ازاي بيعملوها مزاي التشهد ده ده منهي عنه نصا اه في كده موضوع صفن عمي مثلا لست سنين ولا حاجة ان هي بتعمل الحركه دي طب لو انا بحرك عايزين نخلص قول حرك وانا حتى ما هو خلاص اشار لنا طلع طيب خلاص ابقى حرك انت زعلان ليه ببدا مع التشاهد ببدا مع التشاهد وانا خلصت تمام بعض الناس قالوا بعد ما تخلص التشاهد والاذكار وقاعد لسه فك اصلا الموضوع ايه بص حضرتك الاثنين منتهيين يعني ما تبقاش ما يعني ليه وضع التشاهد والذكر يعني لو انتهيت يبقى فرد ايدك الاثنين بعضهم بيقول كده وبعضه بيقول زي ما أنت لغاية ما تسلم ما تلقوش في حاجات دي اوه يعني الموضوع مش يعزل ما تروحش علي يا سيدي قول له اعمل اي حاج اللي انت عايزه عماله صلي بس واحنا احنا نبسطين بك اوه انما يعني نعب بقى دوبة في الموضوع ده طيب وين كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشاهد <تصفيق> اول عشان كده هو قاسم فوق تشاهد اول وتاني عشان يقول الجنة دي وصلى ما باقي كالثانية بالحمد فقط يعني يصلي إلى الركعتين اللي باقين أو الركعه اللي باقيه زي الركعه الثانيه يعني من غير الأربع حاجات اللي هو قالهم ما يعادش تكبيره الاحرام وما يعادش النيه وما يعادش الاستعاده ولكن بالحمد فقط يعني ما يصليش بعد الفاتح الحمد لله الفاتحه ده مش استحبابي يصليش بعد الفاتحه صوره تاني يعني الثالثه والرابعه استحبابا شكله ورد الركعه ورد الظهر إنه لو أطال جدا في الأولى والثانية يقرأ تاني في ال في في يعني ورد إن الظهر ده احنا قلنا تقريبا بيبقى ثلاثين آية لو أطال الركع الأولى والثانية لغاية ما يبقوا ستين آية يقرأ في التلتة والرابعة ثلاثين آية في الظهر بس وفي الحالة دي بس تشاهد أوصى ضحنا وإنه واجد لو انتقل ليه ووقف ما يرجعلوش تاني يرجع يعني هو رجعله صلاته تترس ماشي كمل انت بقى سيبه بقى يعمل له حاجه <تصفيق> يعني اللي وصلهم يعني انت كمل بس من ساعه مغلط هو هو قاعد كده بطل صلاه خلاص كمل انت بقى الصلاه ما لكش دعوه بيه قلت خلاص هنعمل ايه طيب صلي بحركاتك ما احنا قلنا أنت لما تسيب الإمام وهتعمل فتنة صلي بحركاتك يعني هو هيقعد يتشهد ما تعملش حاجة لغايه ما هو يقوم ثاني هتقعدش وراه بس بعد كده بفضل تتحرك معا حركات صلاتك انت تبقى بنفس ازمنة حركات صلاته بس انت بصلي الوحدة واني تجدي جواك بقى مش هيشقة هي عن صدرك يعني يلي بقى طبعا لو انت راجل يعني فخم وضخم كده عندكم فلما تخالفه الناس تعرف ان هو خارب الدنيا فيتعلمه بعد كده من غير ما يتخنقه لكن لو تخنقه يعني الدنيا بقى هتبوز يعني انت لسه عاي صغيره كده هو لو قابل حدك يعني اديان الناس اهم من ان انت تفسد يعني لو تفسد عليهم اديانهم مش مهم لو قام لحد ادى ونزل يبقى الصلاه بطلت لو قام لحد ادى وراح نزل في حاجه تقدر معين لو قام وقف قام وقف لكن لو هو في وسط لسه مستحب انه ينزل اصلا يعني لو واحد بدأ يقوم ولسه ما وقفش اتنصب كده يعني بقى لسه للغاية دلوقتي يعود يقعد استحبابا كمان يعني لو افتكر في النص أو سبحوه <تصفيق> في النص بصرحة <بس تصفيق> <حفظ فعلا في صحيح> لكن قام وقف خلاص بقام لو نسى التشاهد ووقف وكمل صلاته صحيحة يصل للسه لكن قام وقف وقعد يعيد من الأول صدق بي هو بيقوم ونزل كده يبقى هو عمل حركة زيادة لها القوام دي يبقى يزود للسهول هاي يصل للسهول إن شاء الله لو ما ايه وزي ما هو سبحان اه يعني اسمع نزل لهم بقى ده اه سبح لهم اه أمة الله غلطانين. مش, حاجة. مش عارف يعلمون يدوم. إن إنك في السنة أو إنك في السنة مش عارف. فيها رأي قوي موضوع إنه هو يتصح هذه الصلاة لأن اللي قاعد في سجود السهل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين ونسي وسلم فواحد أم قصرة الصلاة أم سهوت قال لا هذا ولا ذاك. يعني لانسيت وهو كان سلم بس لما أنا بيعلى صلاة أم عشان يصلي ما كبرش تكبرت إحرام هو أكمل. كمل كمل الصلاة فهم اعتبروا إن الكلام ده كان جوة الصلاة وهو صلى ركعتين وبعدين يدار الحديث ده وبعدين صلى ركعتين تانيين يبغى حذره فين يعني كان في النص في نص الصلاة يبغى الحديث في نص الصلاة بينه يصلحها في بعض المذاهب إنه جائز كان مش جايزة الحين على رأينا يعني. فالناس بتعمل كده عندها يعني راي يعني ففي يعني كلام فلو في الاثنين يعني فيهم مش, مش المختار ما مشاكل المختاره ان ما نتبعوش على الخطأ لو كان الخطأ ده زياده يعني لو هذا خطا خطا ما دام لو احنا عارفين الخطا ده ما هو الخطا اللي هو يعني ترك ركن يعني ما سجدش سجدة او وانت بقى مش داريان هو سجد ولا ما ده يعني قصة تانية انما لو ما تركش ركن وجايب الخمسة يبقى هو مش بيعوض حاجة لو انت مش عارف هو ايه اللي بيحصل جاي مسبوح مثلا او حاجة يبقى تتبعه لان الظاهر ان هو صحيح لغايه ما يسقط عندك بقى ان هو يعني لو انت متيقن بقى من ان هو بي اللي بيعمله ده غلط ومش راضي يسمع تسبحات ولا حاجة استناه لغايه ما يخلص وبعدين سلم معايا ماشي يعني كده محضر خطه في نسي الفتحة؟ لا نقول الفاتحه اكتشف يعني بعدها بعد ما خلصها يعني حتى لو نسي هو في صلاه السريه جزء من الفتحة وصلاهه بطلت بداي انا ما اعرفش انا فاكر ان صلاهه صحيح خلاص يبقى متابعوش برضه ثم يجبس فيه تشهده الأخير متوركا. التورك اللي هو إيه؟ بدل ما يفترش إرجله اليسرى يعديها من تحت اليمنى ويقعد هو على الأرض ماشي؟ عارفين كلكم ولا أحد يوريه؟ ما عارفين بس زي ما قلنا قبل كده مش للدرجة هو بقى إيه ما بيش عارف يوزن نفسه يعني ما بعرفش عملها أو يتدرب عليها قبل ما يعملها في صلاة الجماعة عشان ما بيش عارف أو يميل على اللي جنبه بذات بقى ان مخاصله متبينه وحاجه كده يبقى تعبان <تصفيق> عشان نفسك طبعا يعني طبعا يعمل حركات ديت مع الناس وهو مش عارف يعني يعرف الاول يتدرب عليها الاول يتدرب الجلسه لا لو المكان ضيق <تصفيق> يعملهاش <محن تصفيق> اللي يخلي الناس اللي جنبك يعني يفقد الخشوع داس على رجله ولا قاعد على رجله ولا مش عارف ده يفقده هو الخشوع فذا يبقى ما فيش مصلحة في الصلاة أي حاجة في الصلاة من المستحبات خالص توازي الخشوع يعني روح الصلاة الخشوع فلو في حاجة فقدت من الخشوع اللي يفقدها دوت حتى لو كان مستحب أو حاجة يترك يترك ليه والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يم... يعني خلينا نقول الاختلافات في بعض المذاهب هذا المختار يعني أن صلاة المرأة مثل صلاة الرجل الجلسة زيها وكل حي وبعضهم فرق زي الكتاب كده فقال أن المرأة زي الرجل بالظبط لكن تضم نفسها يعني ما تعملش مجفاة ما تفتحش أديها وما تبعدش بطنها عن يعني. ماشي. ده كله متفق أن لو في حضرة رجال ممكن ترى أو حاجة يبقى تصلي الطريقة دي لازم تضم نفسها ما تفتحش كفعها يعني كده وما ما تجافش ما بين البطن يعني تبقى بطنها لزقة في فخذية يعني هي مضمومة وهي بتسجد هذه أول, واحد أول اختلاف يعني وتزدر رجليها في جانب يم في, في جانب يمينها يعني زي الافتراش كده ما هي فرشة رجليها اليسرى تفرش اليومنا معها ما توقفش اليمنى يعني ما تنصبش اليد ال... القدم اليمنى تلفها برضو ناحية اليمين زي اليسرى بالضبط وقعد برضو على اليسرى ده الاختلاف التاني الاختلاف الثالث اللي هم ما ذكروش هنا وهو برضو عند الإمام أحمد ان هي ما ترفعش اديها في التكبيرات ماشي ثلاث <تلاف> اختلافات تضم ايه؟ ما هي دي المستحبات اللي احنا بنقول لهم كل الحاجات دي كانت مستحبات للرجاية المستحب للنساء خلاف كده والخلاف ده معتبر يعني في ناس بقى يعني ايه في شوية خلاف يعني تشوف هي تعمل ايه فيه. نعم مافعش ده التكبيرات احط التكبيرات ما هو رفع تكبيره الاحرام ده مستحب فرض ماشي الخلافات ديت في حضره الرجال كل الناس متفقه على ان هي تصلي بالطريقة دي تصلي مضمومه في السجود عشان ده استر ليها ونفس الكلام في رفع اليدين في التكبيرات استر ليها ان هي ما ترفعش اليدين وما تقعدش لا في الافتراش ولا التورك لأن هذا يظهر الجسد أكثر في إظهار الجسد كما لو على رجليها متسوية في الأرض كده ما تبقاش واضح ماشي بعضهم بقى مدد الكلام ده حتى لو مش في حضرة الرجال تبقى صلاةها كده, برضو كده والمختار إن هي صلاةها الطبيعية والمختارة هي صلاة المرأة زي صلاة الرجل بالضبط إلا لو كان في حضرة الرجال ما قلنا ده مستحب يبقى ترك المستحب تسدل تسدل يعني في الافتراش هي بتقعد على القدم اليسرى وتنصب اليمنى ما تنصبش اليمنى تلفها ناحيه يمينها ماشي وهي يعني تنزل النقاب على وجهها في الصلاة وفي الحج بس في الحج ما يبقاش منقوب يعني ما يبقاش مخروم يعني تنزل البيشة يعني ايش كان قال له هرب عن سيدة عيشة حتى إذا مر بين الرجال أرخينا يعني نزل لكن هو المنهي عنه انه يبقى نقاب يعني النقاب ده معناه اللي هو مفتوح يعني منقوب عند العينين يعني فكده على قدر العضو زي الجوانت مثلا وحاجة إنما لو واحد بردان ولف ايديه بخرقة كده ده ما يبقاش حاجة ما فوش مشكلة يعني في الحاجة. نفس الكلام بقى النقاب النقاب لو ما بقاش ما لو ما كانش منقوب يبقى ما فوش مشكلة ماشي يعني انا اضغطي لو غطت بيها او الشها بأيديها كده ما فيش مشكلة في الحاج لو حاطت بقى قطعة القماشة قدامها يبق الممتاز يبقى في الحج تنزل دوت وسط الرجال وطبعاً الوقت دوت ما فيش هوادج ولا حاجه في وسط الرجال اهو تقريباً في كل الطاف والسعي والحاجات ديت بتنزل عليها الصلاة بالركعتين الصلاه بالركعتين حضرتك انا هقول اهو انتس مش عارف انت عايزين تمشوا ولا نقعد ربع ساعه كمان عايز نروح عايز نمشي عايزين تمشوا كنا قلنا هندي حاجة في الأخلاق بعد درس العقيده عشان يبقى عندنا شويه أخلاق علمي عن الأخلاق بعد ما اسمعش اخلاق بدل اللي هم بيخططوا من الأول قبل ما نبدأ المفروض ان احنا بعد اسبوع واسبوعين كده هتمتحن آخر الترم فخضرات كوباته ده وتذكره احنا نتحنى الغاية فيين قبل كده نهاية الطهارة الغاية قبل الغوز المرة الجاية تبقوا ايوه يا اما يما... لازم تبقى في الامتحانات عشان لازم خلال ثلاث اسابيع لازم تيجي المره الجايه تقعد اسبوعين زي بقى مش لازم يمتحن امم اه منتظر جاي كله اه امم من اول من, من الاول من الأخير يعني عشان اللي بيعمل عمليه حط الصراحه اه مكان كويس للمرة فهي كان درجاتكم حلوة جدا الجسد الأول امتحان في القيانة تمتحنوه الناس كلها جايبا في أي سنة هنقرأ من كتاب مختصر من نهج القصدين بابن خدامة الكتاب دوت هو اختصار او تنقيح لأحياء علوم الدين بتاع الغزالي فهو اسلوب الغزالي ولكن ان شاء له منه شوية حاجات اللي ازائدة عن الموضوع وبعض احدث تلعيفة او مشايلين او كده فعمل لي ب... من جوزي كتاب اسمه منهاج القصدين وبعدين من قدامه اختصره لمختصر منهاج القصدين اللي هو بقى معانا ده الغزالي ولا هو اللي كتب احياء علوم الدين وده كان في سنه 400 وشويه هجري لا لا الغزالي ده من خمسين سنة وهو اقل لا مح... هو الثاني اسمه محمد برض اه حامد محمد الغزالي اسمه محمد بس عشان كده الموضوع لا لابس شويه لكن عندما يأتي بما يزوم يقول أبو حامد على الأدرسان الثاني هذا ليس كونيا المصريين ما كانواش بيكمنوا فما ما اسموه أبو حاجة يعني. ثم الاثنين اسمهم محمد الغزايا محمد الغزايا المعاصر ده واحد تاني غير ده الكتاب اللي احنا هنقرا فيه ده اسمه كتاب شرح عجائب القلوب فبيقول ايه؟ يعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه فإنه العالم بالله العامل له الساعي إليه المقرب المكاشف أن الإنسان هو أشرف ما فيه هو القلب، فإن القلب هو حقيقة هو الذي يسعى إلى الله عزوجل. إحنا مشان طولنا خلاص شو هاي بس مشان ما فاللي بيفعل فعلا الأفعال تقربك إلى الله عز وجل هو القلب، مش الجوارح. نما الجوارح هي ترجمة لما في قلوب، وإنما الجوارح أتباع وخدم للقلب يستخدمها استخدام الملوك العبيد. ومن عرف قلبه عرف ربه فلو عرف الإنسان قلبه معرفة حقيقية يبدأ يتقرب إلى الله عز وجل تقرب حقيقي وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم فهذا المدخل إن إحنا علم القلوب دوت علم مخفي شوية ما هو زي علوم الجوارح فلازم الإنسان يعوض يدقق فيه كتير عشان يقدر يبحث عن المشاكل الداخلية الفرق ما بين علوم الجوارح وعلوم القلب يعني الفقه مثلا والعقيدة والأخلاق الفرق ما بينهم ان في حالة الفقه انت تبقى عارف امت عملت صحة امت عملت غلط فاحوال القلوب او في العقيدة متبقاش عارف اوين متبقاش متأقن هو انت معتقد اعتقاد سليم ولا لا انت عارف المسألة بس انت مش عارف هي موجودة في قلبك ولا مش موجودة في الاخلاق اشد ان كانت مسائل العقيدة حاجات كبيرة كده واضحة يعني انسان يصعب ان هو يلتبس عليه هو مشرك ولا مؤمن يعني إلا بعض الحاجات الخفية لكن ممكن يلتبس عليه الإخلاص من الرياء ممكن يعني فعشان كده الأخلاق ما هيش مجرد علم ولكن هي أكثر تطبيق فممكن الكلام يبقى مكرر ممكن يبقى أي حاجة لكن انت محتاج تبحث داخل نفسك كثير عشان تعرف قلبك ده. فلو عرفته مظبوط تقدر تطبق بعد كده اللي يصلحه فتتقرب الله عز وجل والله يحل بين المرء وقلبه فالله عز وجل يحول بين المرء وقلبه وبعض التفسير بيقول بأي وحيل لته أن يمنعه من معرفته ومراقبته فالله عز وجل بيحول بينك وما بينك تعرف ما في قلبك إلا بأل عليه الله عز وجل ببعض الحاجات شيئا فشيئا فتعرفها فتنصالح فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالك فقل علم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك يعني القلب فيه الحكتين البشر عموما وضع فيهم ان هو يقبل الهدى بما فيه من الفطرة السليمة وأنه هو يقبل برضه الضلال بما فيه من الشهوة والهوى والتقارض بين جند الملائكة والشياطين دائم القلب بما هو طربة خصبة للحكتين ويأوزك بعض الملائكة لفعل الخير ويأوزك بعض الشياطين لفعل الشر والتطارب ما بينهم دائم على القلب دوت ولكن الإنسان بقى اختياره فين أن يغلب جند أحدهم على الآخر هذا لنا في الغال فبعض الناس وإن كانوا ممكن يكون أشد الناس معاصي يجي له وقت أن الأوقات خاطرة بأن يفعل أعمال صالحة والعكس برضه لا ناس من أشد الناس طاعة لله عز وجل ويأتيه خاطرة أنه إيه؟ يفعل منكر معين وظيفة بقى بالإنسان أنه هو يتتبع الخواطر الصالحة ويدرأ عن نفس الخواطر السيئة إزاي يعمل دوت لازم يكون التربة بتاعته مغلبة قلبه على واحد من الاثنين بمعنى إيه؟ إن القلب دوت ينفتح لأحد الجندين إما يستوطنه الملائكة ويبقى دخول الشياطين ليه مجرد اختلاسات أو يستوطن الشياطين ويبقى دخول الملائكة ليه مجرد اختلاسات. فلو كان الإنسان ده قلبه ممكن وعامر بالتقوى يبقى دخول الشيطان ليه مجرد اختلاس فينزجر عنك الشيطان بمجرد أن أنت تذكر الله عز وجل. وعشان كذا يبقى مفهوم من من شر الوصفات الخناس الذي إذا ذكر الله عز وجل خنس ولكن امتى لما تذكر الله عز وجل اللي يخلص الشيطان لو كان قلبك مش تربه مهيئه للشيطان ده اشبه القلب بعدها كالقلعه مثلا حصن حصن انت عايز تحميه تحميه بقى من العدو اللي هو الشيطان دوت فانت لو تخيلت انت عايز تحمي الحصن زي ما في غايب الاعداء ما بيجي بيدخلوا الحصون ما بينطوش من على الاسوار بتبقى عالية ويدخلوا من الابواب يحاول يكسر الباب اللي هو اضعف مكان في الحصن يعني بيدخل. فمحدش يقدر يحرص الأبواب ديت إلا اللي عارف مكانها وعارف يقويها إزاي والكلام ده الحصن بقى اللي هو القلب دوت إيه أبوابه؟ هي الصفات بتاعة الإنسان نفسه فبعض الناس يكون عنده باب ضعيف في موضوع الغضب مثلا فالشيطان ما يجي يدخله ما يدخلهش من ناحية الحسد يدخله منين من الغضب وبعض الناس يكون مشكلته في الشهوة فما يدخله يدخله في الشهوة بعضهم مشكلته ف محب الأكل والشرب تقول الحاجات ديّت ممكن يكون أصول الأبواب ما هيش محرمة يعني مثلا الغضب دوت ما هوش مذموم على طول الخط فيعني لولا الغضب ما كانش بقى فيه الجهاد أصلا لولا الشهوة ما كانش بقى فيه الناس لولا محبة الأكل والشرب ما كانش بقى فيه بقاء على الحياة فبعض الحاجات من الشهوات ديّت أو الأبواب ديّت أصلها ما هوش حرام يعني حتى الأبواب المباحة أو الصفات المباحة وساعات الصفات الحلال يدخل منها الشيطان فيقلبها ماشي فيبقى الإنسان بقى أول واجب عليه عشان يقدر يصد الشيطان ده إنه يعمل إيه يسد عليه الأبواب دي يبقى أنت لمش أضيطك إيه اللي جوه قلبك من المشاكل وتحاول تشيلها دلوقتي لا انت أضيطك الأولى هي إيه صفاتك أنت هي إيه عشان يسدها وبعد كده تطهر اللي موجود ماشي يعني قبل ما تنشغلي انت مرائي ولا معجب تنشغل هو أنت بتغضب ولا بتحسد مفهومه عارفين الفرق ما بين الاثنين أسهل، الأول الفرق ايه ما بين الغضب وما بين لا مش غضب ما بين خلينا في مثال سهل قوي. ايه الفرق ما بين الشهوة والزنا الشهوة دي الصفة اللي ممكن يترتب عنها المعصية اللي هي الزنا ماشي زي بالضبط الفرق ما بين الظهور للناس اختلاط بالناس والرياء الاختلاط بالناس هي دي الصفة يعني اللي بيحب يختلط بالناس ده عنده الصفة دي ممكن يهاجم من ايه إن هو يرائي، يعني الشيطان لو تزا إذا خله يتزيت في حب ظهور للناس هي زي لو أنت تزيت في الشهوة تقع في محرمات اللي ليها علاقة بالشهوة هكذا، فيبقى مثلا الغضب ده ما هوش الصف السيئة دي ممكن تبقى سيئة تتزيد لغاية ما تغضب فتأتي محرمات بسبب الغضب أو الصف دي تبقى منضبطة فتأتي بيها أمور حلال الشيطان بيعرض الصفة دي لو القلب صدقه يبقى خلاص. لا أسهل من كده الشيطان بيبقى عارف الصفة فما فيش واحد مثلا انطوائي وبيحب يقعد لوحده ويعني بينبسط لما يقرب القرآن لوحده والكلام ده والشيطان يدخل يقول له ده انت مرائي ومش عبيط قوي كده يعني لا تلاقي دايما اللي يهاجم بالصفة دي واحد من اللي بيحب يعني ايه يبقى معه شلة وهو اللي بيوجههم اللي تلاقي كده أصلا في قبل التزامه أول ما يلتزم الشيطان يدخله من دي فتلاقي كل واحد فينا بيهاجم منصفه غير الثاني حسب هو مين فأنت قبل ما تواجه مشاكلك اللي هي معاصيك القلبية أو حتى معاصي الجوارح تشوف هي فين أبوابك هي دي اللي تتسد فلو الإنسان مثلا بيحب المال أو بيحب السلطة الاثنين دول غير بعض فمثلا اللي بيحب السلطة ممكن ينفق كل ماله عشان يوصل للسلطه فالشيطان ساعتها ما يبقاش بيزين له ان هو يكسب مال حرام اكتر ما هو يزين له ان يوصل لبناصب اعلى في واحد تاني بيبقى بيحب المال جدا زي اليهود مثلاً فهو بيحب المال ممكن يذل نفسه لو عكس السلطه خالص يعني يوقف مواقف احتقار ويعني يتاجر في حاجات يعني تعفها النفس زي الرقيق مثلاً مش عارف ايه. عشان يكتسب مايك فساعتها الشيطان لما يدخل لده مش هيدخله بإيه رأيك بقى أنت تبقى مثلا وزير في المكان الفلاني ولا هو دي مش همه فالشيطان عرفك كويس أوي انت بقى اللي مش عارف نفسك عشان تعرف تحاربه هو عارف المدايخ اللي وانت مش عارف تسده عشان تعرف تحربه يبقى الأولى مش انت تشخص أمراضك لا تشخص صفاتك صفاتك اللي ممكن تنقلب أمراضك لأن نحن لو تتبعنا الأمراض لإلا ما الهاش حصل الأمراض اللي موجودة يعني لكن صفة واحدة لو تسدت تشيل أمراض كتير وخطر ماشي؟ يعني محبة المال مثلا لو تسدت ما تبقيتش بتحب المال يعني لا بتحب إمساكه ولا بتحب إنفاقه عندك زي أي حاجة يبقى موضوع البخل أن أنت مثلا تأخذ المال وما تنفقش الزكاة أو ما تتصدقش به يروح وموضوع الإصراف برضو يروح وكل ما يتعلق بيه من مفاسد بدل ما تقعد تواجه بقى الإسراف وتواجه البخل كصفات سيئة اقفل الصفة نفسها اللي هي ايه؟ الانتاج الدوت اللي هو حب الماء فاهمين فده ده التشبيه القوي اللي هو يعني احنا لو, لو فيهم تواجه ممكن نكتفي به يعني النهاردة بعد كده يبقى أنت أضيتك مع نفسك بعد كده كل ما تلاقي مشكلة قلبية أو حتى مشكلة في الجوارح ما تهتمش بمشكلة تهتم بايه هي جت منين؟ ايه؟ وتتبع المشكلة كده بالراجع انا ليه تحركت ان انا اوصل للمشكلة دي اول ما تمسك الباب اللي دخل منك الموضوع دوت تعلم على الصفة دي فانت عندك مشكلة في الصفة دي لو تردد المشاكل من الباب دوت كتير وهو ده الباب الاولى سده في طبعا مشاكل مشتركة وتبقى يعني هي اكثر المناطق يعني البشر بيهاجموا منها ودية يعني أنها نستعرضها بقى واحدة واحدة ماشي؟ يبقى الواجب علينا بقى من المرات اللي جاية أنت لما نستعرض صفة هو بيعرض الصفاتك الآن الوضع الأمثل والوضع اللي فيه تزايد والوضع اللي فيه نقصان. ماشي؟ أنت بقى في أنهي وضع من دول وبعد ذلك كده يديك حلول يبقى أنت كل صفة من الصفات دية تتشخصها هو أنت في الوضع المزبوط ولا أزيد ولا أقل لو الوضع المزبوط خلاص الحمد لله كده إيه؟ ما فيش مشكلة كبيرة غير انت تفضل منتبه للوضع ده لو طلع دي بقى فوق أو تحت تعكس بس ده كل اللي مطلوب منك تعكس اللي انت بتعمله يعني واحد بخيل. كل اللي يعمله عشان يتخلص من الصفة دي ويرجع للتوسط ان يشوف الناس المسرفين بيعملوا ايه ويحاول يقلدهم طبعا هو مش هيوصل للإسراف انه اصلا بخيل. فيوصل للنص بالعافية لو حصل ويزادت يا كده وتطبق كده مدى الحياة طول حياتك متردد ما بين انك تعالج زي زي ما هو بيقول كده تعالج تعالج السخونه بالبروده والبروده بالسخونه انت لما بتبقى بردان بتتغطى ولما بتبقى سخنة بيقول لك كمادات هو بس كده هاي دي علاج كل امراض القلوب بس المشكلة هي فين التوسط هل التوسط ده هو ان انت ما تكونش اي حاجة ولا ان انت تاكل في مطعم الفاخره ده التوسط ولا ده التوسط مش عارفين فهو يوصف لك التوسط وبعدين انت بقى هو فوق ولا تحت وتعكس تتمثل حالة العكسك إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم فالجاهل يتعلم اللي مش حليم واحد بيغضب بسرعة يتمثل الحلم يتحلم يعني هو مش حليم يكتسبه يشوف الناس اللي هم يعني الهادين دول بيعملوا إيه ويعمل زيهم يعني فلان اللي هادي دوت لما ده في الموقف ده يحصل إيه أعمل زيه مرة في مرة ينطبع فيه وهيدي بقى طرق إزاي أنت تنقل الصفة دي لك كل مرض بالأمراض المشهورة مثلا كل الأمراض تتعامل معها كده كله كده كله بنفس الطريقة دي كل كل الأمراض القلبية بالطريقة دي أي بقى تعامل بغير الطريقة دي الدنيا تبوص يعني بتحارب الأوهام عامل زي ما كنت سايب أبراس مثلا وعمال تضرب بقى في ايه في الدراع المشكلة فين هي؟ المشكلة هي الصفة مش المرض نفسه كل ده سؤال رفع الذي نعند الكتفين من السنة أم الرب الذي الكتفين من السنة الذكر الخير مشروع هو الخارج عن الصلاة من عن الفاتحة خارج عن الصلاة يعني مش من امور الصلاة زي التسبيح نعم خارج عن الفاتحة زي الدعاء مش مش غير مشروع ذكر مشروع الدعاء يعني مفصل الفاتحة القصار المفصل نحاول المفصل المفصل من قاف الطوال أو من الحجرات الطوال ينتبه في المرسلات من أول عمّة لغاية قلنا فين؟ الليل ده من من عمّة بقى ما هي المرسلات مع الطوال من عمّة للليل ده الأوسط من الضحى للناس ده القصار ما هي فتنة المحية وفتنة الممات فتنة المحية أنت تفتن وانت حي زي اللي احنا عايشين في دلوقتي ده واحد يروح يموت واحد من غير ما يعرفه يموت ليه والتاني بيحمي واحد من غير ما يعرفه بيحمي ليه والناس يعني ايه في ترج القتل ومن غير ما تبقى فاهم اي حاجة في فتنه اللي يقع فيها لا يدري القاتل فيما قتله ولا المقتول فيما قتله لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل, قتل وازاي الفتنه دي ان هو يكون ملتزم ومستقر على اعمال معينه وبعدين في الاخر يفتن في دينه يعني في المتاكستان فتنة المماتن هو يزل عن كال... وأبسطها يعني يزل عن الميت الصحيح فما إدارش ينضب في الشهاليخين وما إدارش يثبت وقت سؤال الملكين ربنا يعني كريم كون. نعم شمان بقى أسبابة الوقت يقوم بيسأل عن معناه. لو سييت وقرأت بعد الفتاحة في الراكعة الثالثة أو الربيعة هل هذا سجود سات؟ ولا لو واحد أرى بعد التلتة أو الرابع لا مش تقول سهل لأنه كوش حاجة، بس هو في الحركات بس ما فعل حركة المرة ما ترفعش شيء في الانتقال استحبابا يعني زي ما قال في الكتاب. كده. ولا في الإحراة ما ترفعش شيء ذاية خالص. كده ما هو الزيادة واجبة للرجال بس. والنساء ما وجبش عليهم دوت أي سبحانك